All right. <laughs> ك ا ت ي ن و ل ممكن في حاجة اسمها ا ز م و ل و ل ل ا ن دشرت ه ا ك ت ن ج ماشي المهم ا ن ا قل ي دي الصبر ي ن ف ع ا ذ ا السؤال ا ل ب ر ي ي ب ل ع ر ف أصلاً في حد في الدنيا ممكن ينسى خ ل ا ص ة تنين لا ط ب ع ا خ ل ا ص ة تنين هتبقى بيتهير ب ي ت ا ب ر و ك ر برضه ب س ه ل ج د ا ولا يمكن ت ن س ا ه ب د ا خ ل ا ص ة رغاه ل ا ن ثلاثة رغاه هي بعيد ق هي بتصي بقى هي ب ا ل س ي ا ت ش ا ن البروكر وطبعاً كلنا عارفين كليتي ا س ت ش ا ن البروكر ا ل ل ي هي بروابير و ل وبيتي ذ ا اللي يقولك ا ل ا ن د ك ا س م ة د ر ا س صعبة، قل له لا ما كلها صعبة، النصها صعب لكن النصها إيش؟ نصاً لأننا ثلاثة منا ه ن س ت ع ب د ا كلاس الرمان ه ر و عمري مني، أنا س م ت كلاثس تنين، أسمع بيتا بلوكرز، ونتعرف الأدوية كويس جدا جدا جدا. ب ت ع ا ي بيتا بلوكرز، وكلاث الرمان ت ب ي ا ا خ ل ا ك ا ل سمعت شم البوكر. ا ذ ا م ت ف ق ي ن دلوقتي، وأنا لسه ما ت ك ل م ت ش خاص، ا ن اللي يجي يقولي أدوية الأرز م ص ع ب ة أقوله بعاليش خليك دقيق في المصطلحات اللي ا ن ت ب ق و ل ه نص أدوية الأرزية هي ا ل ص ا ب ة اللي هي هي م ج م ع ه ك ل ا س و و ك ل ا طبعا ن ا كان نفسي كان نفسي الكل ر ف ت ش البوكر و ب ا ل ب ل ا عشان ق و ل ك ت ذ ا ت ب ي و ثلاثة ت ب ق ى ا ي ه ا ل ثلاثة تبسين ق ى لكن العمر ما كانت طببي ه بسهولة ا ل د ي كلاس تنين بيتر ل و ك ر وكلات طبعا كسر م ث ل و ك ر لكن ما ي ن ا ا ي ه بقى النص العلاج اللي هو كلاس 1 وكلاسي ا ه و ك ل ا س 2 عشان تفهم كلاس 1 و ك ل ا س 2 اسمحوني ا ن ا ن ا هرجع بيك كل سنو ا ل ن طبعا و ت ح د ي د هرجع بيكوا لأول محاضرة خ ت ا في كلية لو ت ف ت ك ر م ع ا ي ا بالذات كده أول يوم تدخل في ه كلية دخلوكوا راجل بس ي ر ج و ش ر ح ل ك و حاجة اسمها إ ك ش ن ب و ت ن ش ورسم الرسمة دي. أني ولد لما تدخله ب ا ل ت ر و ن جوا الخلية هتلاقي كهرباء الجوا الخلية ا س م ى راستينج مبرين بوتنشة. ويمينه ط ر ل كهرباء دي. ل ن ق ى س ا ل ب 80 ي ن صح ولا غلط؟ المهم اللي بيحصل ر ا س ت ن ج مبرين بوتنشة. اللي بيحصل. خذ أ فك السدوم ي من داخل جوا الخلية. السدوم ط ب ع ا موجب. فما ب ي خ ل جوا الخلية يخلق كهرباء من س ا ل ت م ي ن ت ا ت ع ا ع لحد ما توصل موجب كامل. موجب س ي طب وبعد كده. ا ل و ا ص ق ي ن ا موجب ستين. م عادين ننزل تاني ريستينج بالبريبوتنشل عشان نوصل سالب ثمانين. عشان ننزل ا ل على ا م خطوة. ثلاث خطوات. فيز ون وفيز تو وفيز ثلاثة. اللي كانوا ك ا ن في سيولوجي يسموا ثلاث خطوات دول حاجة اسمها ريبولاريزيشن. معيار مش م ع ي ا يبقى ص د ي و م ل ما دخل اسمها ريبولاريزيشن. الوصف اللي دخل. د م موجب خلاني سالب ستين. سالب ستين عايز ا و ص ل ه ا ل اثنين. ر ي س ت ن ج بالبريبوتنشل كان بتنزل على دم خطوة. ثلاث خطوات. كانت بتنزل الأول بسرعة. ف ك ر ي ن وبعد كده تبقى بلا تو. و بعدين تنزل ث ا ن ي بسرعة. هذا كله المنظر بتاع اللي ما بتاع أيش مبزنش. هيدين يزربان. يقول لك ما هو الصوديوم م و ج ب الصوديوم دخل مش ه يخرج. لكن مين اللي كان بيخرج مكانه؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم مين؟ م و ج ب فأول ما يخرج برا الخلية تبدأ ب ر ض ه الكرباتة تقل تاني. فيقول لك البوتاسيوم بيخرج هنا والبوتاسيوم بيخرج هنا والبوتاسيوم بيخرج هنا. طب ليه ب ق ى د ي ب ل ا ت و ن ليه ب ل ا ت و م ش البوتاسيوم بيخرج فما خذ ب ر ض ه ا ل م و ج بديت ق ل شوية. يقول لك ا ل ا ل ب و ت ا س ي و م بيخرج من هنا لكن في حاجة م و ج بتحاول ت د خ ش مكانه. اللي هو الكالسيوم عشان كده ك ن ا ب ي س م ي د ي ا ي ه ب ل ا ت و م المهم ده كده اللي بعد ملخص ا ل ا ك ش ن و ت е ش ي ن إن الصوديوم هنا د خ ل والصوديوم ده م و ج و ودي الخطوة دي اسمها دي بولاريزيشن وبعد كده حصل دي بولاريزيشن كم ا خطوة ثلاث خطوات الثلاث خطوات دول ف ي ه من البوتاسيوم بيطلع برا الخلية وبكده ا مو زوسيت بيبقى ايه؟ بيبقى نيجت طب ليه دي ب ل ا ت و م يعني البوتاسيوم بيطلع والكالسيوم بيبيخش مكانه كل الكلام ده أسئلة كل ا ل كلام ده مش عاوزه ت ع ر ف ه ا ط ل ا ق ا ويبقى ا ن س ا ن سخي ف ج د ا اللي ب ذ ا ت ر ع رزمن يدخل ق و م ا ا يدخل ه يقوم ا على موضوع ا ل ا ك ش ن ب و ت ن ش ل ف ب ق ى اقول كل ا ل كلام ده ل ي ه ب ق ى بقوله عشان حاجة واحدة ب س عشان أقولك المرة. هقولك Class One. أ ن ت ا ر ي ز م ن ك هي الصوديوم ا ت ش ا ل ل بلوكر. تومات صغيرش. لأن هو إحنا لو ب ع د ن ا في ا ل ص د ي و م إذا هن عطل يي ك ه ر ب ا قطع ا ل ق ل و ي ا ل ن ي ي ن كهربا متخبطه وعشان ك د ه كل اللفه دي وكل الكلام ده عشان أعرف ا ل ش خ ا تنشش. إ كل الكلام ده ليه؟ عشان يوم ما أقولك كلاس 1 ن سوديوم ت ش ا ن ا ل ب ل و ك ر تومت ص غ ر ب ش وعشان كمان ما أقولك ا ن كلاس 3 ي ا هتبقى بوتاسيوم ت ش ا ن ا ل ب ل و ك ر ما ت س غ ر ب ش عيالكش معايا. إ ذ ا ن ر ج ع بساني الموضوع اللي هو أنت ر ي ز م ك د ر س ه ل ن هون كم مجموعة؟ ل ن ا ر ب ع مجموعات. في مجموعة ا ل و ل ى اللي هي ت ب ى سوديوم ت ش ا ن ل ب ل و ك ر صوديوم تشانل بروكر. المجموعة الثانية ه بيتا بروكر. ي و م ب ي ن الإنسان ع ب ا والمجموعة الثالثة هي ب ا ت و م ش ا ن ل بروكر. مع فقط بعض ا ل ا ش ا ن ش ل و ن رقما في ا س ا ع ب ا د والمجموعة الرابعة اللي هي ايه؟ كانت ي ه ا ش ا ن ل ب ل و ك ر ا ل م ج م و ع الثانية اللي هي ي ت ا ب و ك ر إحنا عارفين د و ي ت ه ا والمجموعة ا ل ر ا ب ع ه اللي هي كانت تشانل ب و ك ر إحنا ب ر ض عارفين د و ي ت ه ا لكن المش عارفين د و ي ت ه ا بقى المجموعة ا ل ا و ل ى و ا ل م ج م و ع ا ل ا ل ة م ج م و ع الأولى نبدأ ب ا ل م ج م و ع ا ل و ل ى والثالثة على ن ف ب السهل. المجموعة الثالثة. ا ل م ج م و ع الثالثة اللي هي ب ت س و م ا ن البلوكر هم دوين بس. ومن ح ظ ن ا الحلو جدا. عشان يقولك أدوية الأرزم يصابه، قل له لا. لأن من ح ظ ن ا الحلو جدا. ن ا ل م ج م و ع الثالثة عمي مهسا أبدا طول عمي. ل ا ن ه م دوين ودوين بيداروا ي ه الديبي. يقولك عمال يدارون الديبيريتيليا. سانه ص ا ب ه عمال يدارون ا ل د ي ب ر ي ت ي ل ي ا ا ل ا م ل يدارون طبعا ده ب ر و س ب ك ت ر يعني يوم ت ت ز ي ن ي في أي ر ز م يقولك عارف هاي ي ه يا بني؟ و ا ن ت مش عارف الله م ا يدارون. اللي هو بس ا س م ك و ر د ا و ن اللي هو الحبوب ب ت ب ا ى م ث ل ا لبرام عمال يدررون عشان كنا كل إ ك ا كثر المصريين ب ي ك ت ب و ه لأن ما بتخبطش بأي أ ر ز م ي ا يجي لك قبل خ ب ط و ا ي ه كوردارون خلاص يبقى عمال يدررون ا ل ب ر ي ت ر ي و م أقوى مليون مرة من ا ل ع م ا يدررون ف د ا ي م ا بنخلي للحالات اللي هي ا ي ه ريزيسنت يعني ما تدوس من ع و يبقى المجموعة الثالثة عمال ي م س ا ن عمال يدررون عندي عندي ب ر ي ت ا ر ي و م ا ذ ا اللي هيجي يقولك ا د و ي ة الأرزنيا ص ع ب مش عارف ا ح ف ظ ه ا ويبقى ح ل ص ح ي ح س خ ي ب ج د ا اللي يجي فيه أنت أ ز م د ر ا ز س قل له لا معلش روعة د و ي ة ا ل أ ر م ي هو ا ل ي هو س ا ن ي ع ن ا ل م ج م و ع الثانية و ا ل م ج م و ع ا ل ث ا ل ث والمجموعة الرابعة ع ت ق د ا ن ما فيش حد آخر على إنسان أبدا ط و ر ه صح ولا غلط تعال بقى في المجموعة الأولى ا ل م ج م و ع ا ل و ل ى لها قصة ا ل ع ل م ا ا ل ع ل م وهم عايزين ما ي ض ع و ل قال ك ا طلب طلب اللي ا خ م س ل مش ل ه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل ا ل ط ا ا بيعمل ا ي ه فواحد عالم كده عاد بيشيش على ا ي و ه عنو ب ل ن و بوليس. ا ن ا عندي فكرة ت خ ل ي أجداء ط ا ل ب ه ي س ط ب ط و ي ط ع ي ط و ر من أدوات العلاج دي. ل و ه ا ل ح ا ل ة بيح. ع م ي ل ه م ب ص و ا عن هدي في Class ا n وهاسمها ثلاثة ص ن ا ف عم ع ي ل ك Class o e ي ه و c ل a s s o n و c ل ا س s o n ا C. ه ق ل ك د ه جماعة ا ج د ع ط ا ل ب هيدا ي ت ط بقى. ده المكان ط و ل ح ث ا ع ت ة كم ت ر ا س ثلاثة. ب و c l و مش لازم تعرف هو أسمها بناء على ي ه ا ن ا عايز ف ت ر ض ا ن هو قسمها عشان يصاب ع ط ل ب ه بس ا ن ه ا ق س م ه ا بناء على ا ي مش ه ي ت ك ل لأنه قسمها بناء على ح ا ج ة ا س م ه ا د ي بورا ز ي ج ا ف ه ت ل خ ح ظ ف م فيهاش ليه ما ع ي ا م ش مايا المهم أقسمها ل و س ون إيه ل و س ون ي و ف ل ا س ون سي ف ل ا س ون ي ه زي ا ي ه ب ق ى زي أشهر دواء في الدنيا مع ت ق د ش ا ن فيه مواطن مصري ما عرفوش اللي هو اسمه كين دي ما ع ي ا ش مايا كين دي ب مروض ب ت ر م برضو يستخدم في ا ي نوع ل ا رزيجا بس يستخدم ما تؤلث ي ن ي ليه ا ديفاكت كتير و ل ه ق ك م ا ش ر و ع عيار مش معي كينيدي. ن في دواء ثاني اسمه ج ر و ب ك ي ن ا مايوز. لو ا ن ت عايز أنتقذ دواء بس كينيدي. ن خلاص يا أخواني المجموعة من ا ل ي يكلس 1 ا ن دي. دواء دا م ش ه و ر جدا. من ي فينا؟ ما ي ع ر ف ش اللي دوكين. اللي دوكين. وفي دواء ثاني ح هذا كراف عشان المسكين. اللي دوكين. وفي دواء ثاني اسمه فينا ت و ي ل الدواين دول في ا ل بوكلاس 1 ا ي ل ي دوكين طبعا ده م ش ه و ر جدا. وفينا ت و ي ل ل ي دوكين اللي, اللي, اللي صدمة بعده. اللي دوكين بيستخدم في عنها أرزميائية. هاللي دوكين يا خ و ا ن ن ا ي س ت خ د م في أرزميائية واحدة بس اللي هي ب ن ت ر ي ك وراء الأرزمية. أي أرزمية تجي في البشر؟ معيار مش معين. إذا ا ن ت بقى إللي هذا لما جيلي أي واحد عنده إ ت ر ي الأرزمية وديه اللي دوكين مش ه ي بحال. بيستخدم بس في ا س عندهم بينتريك و ا ء ه ي يا خ و ا ن ا ب ن ت ر ي ك و ر ا الأرزمية. طب الفنتوين؟ الفنتوين زي اللي دوكين بالضبط. زي ب ا ل ب ط يعني عايز ت د اللي دوكين إ ز ه دي؟ عايز ت ي ل ف ن ت و ي ن إ ي ي ولكن إذا كتر كلهم في العالم كله ب ي ف ض ل و ه يفضلوا اللي دوكين. إن استخدام واحد فقط. ا ل ف ي ن ي ت و ي ن يفضل عن اليدوكين ودي تيجي في ا ل ا م س ي ن مين ي ق و ل و ياخذ خ م ج ي ع ن ي هو اليدوكين كل ذكرا ل ي ع ا ف بيفضل اليدوكين على الفينيتويوم ا ب ت ح ا ل على ا ل ف ي ن ي ت و ي و ولكن ا ل ف ي ن ي ت و ي و يفضل ع اليدوكين في اسد واحد بس ي و ه و اللي ج ا في ا ل ا س ك ي اللي هو ايه بع يقولك مين ي ق و ل ياخذ ع ش ر ج ن ي ا ل ف ن ي ت و ي م ن يقولوا ا ل ف ي ن ي ت و ي و يفضل ا ل ح و بس دي جتالس Induced asthma. Digitalis induced a t h m a يعني لما واحد يأخذ ديجيتالس ويدخل في أرذميا ل ج ي لك ا ل ه ف أسك يو ي ه هو drug choice ل و فيناتوين. الفيناتوين ا ح س ن من ا ي ه ا ل و ت ي ن و ا ي دي المرة الوحيدة أو دي الحاجة الوحيدة تدخل الفيناتوين ا ح س ن من ا ل و ت ي ن لكن الأصل بيقول أي واحد عنده فناتريفوراتي أ ر ز م ي ا ت د ي ث ي ن ف ي د ي الأدوتين. غصب عنسي دوايين ودوايين حتى أسميهم شعطي. ف ا ن ت حاول بقى تحفظهم ت ب شموهم؟ نظرة واحد اسمه ف ل ي ن ي د ف ل ي ن ي د ي خلاص بالدرس مبى اسمه ش ع ق ل ت خامس اسمه, اسمه ج ر و ب ة فينون ج ر و ب ة فينون. فعياش ما ي ا خ ذ و كده اليوم ا ك ل ا س ي ب يبقى ذ ا ا د و ا ت ا ل ا ر ز ا عشان ما ندش. اللي يقولك ا ن هي صعبة، قول له لا م ع ل ش إحنا دراك ل ا س و ا ل ا ل ص وثلاثة و أربع. ق ل ا ص 2 ي ن في حدا ا ن ه ا كيف ت ر ا ص ثلاثة. وتأتي من شمال بلوكر. اللي هما دوين اسمهم ا ي ه و ما ي ض ر و ن و ب ا ل د ت ي ا كيف ت ح ض ر ا ما يذرون؟ ا ل ب ع اللي هو ي ه كلس م ت ش ب ر و ب ا م ط ع ف كلس م ت ش ب ر و ب ا اللي هو برا بمين و ي ه كمان و د ت ي ز ي إذا المشكلة الرئيسية هي ا ل ل ا س ل ك ل ا و ل ن ل ربع عشان يصعبوا علينا ق س م و ه ا ل ك ل ا س 1 ن ي ه و ا س و بي والكلس ن ي ه و ل ك ل س سي ك ل ا س 1 ف ضا ا ل ل ي و ك د ي ن ك ل ون أضحى أضحى هو ي اللي و ي و ك ي ن و ف ن ت و ك ل و أحفظ مثلا البروبا ف ي م و ن معيار مش م ع ي ا دي كذا اللي هي أدوات الأرزمي لكن لازم تعرف s تعرف كل الأدوية s i d ا ي ل ع ل م ي ك م و ا في صيد ا ل ف ي ت ا م ن مشترك يكون لعديد الأدوية كل أدوية ا ل ع ل ا م ي ة تعمل صيد ا ل ف ي ت م ي ن مشترك إيه هو ي د ا ل ف ي ت ا م هتغضب جدا لما ق و ل ك إن كل أدوية العلاجمية ا ه م الصيد ا ف ك ت ل م ي ل اللي ط و ي ه إن هي هي ا ل ع ل ا ي ة إذا أي دواء من ا د و ي ة ا ل ع ل ا ي ة ممكن يقولك إيه هتصدم ولا ما ك م ل والله العظيم أحيانا تبقى العلاجية اللي جات من الدواء أخطر من ا ل ع ل ز ج ي ة اللي مكتوب عليها شترى وعشان كذا أظن ا نذكره يترجع في كل وراء إحنا نشرح ما يقاردهم فكشن يوم ما ق ل ت لكم مش م س ت ح ي بتدى ل د و ك ي ن كبروفلاكسين لأن ا ل ي د و ك ي ن أو أي د و ا م ندوت ع ل الرزمة ممكن يجيب ممكن يجيب عرزمية في الحالة دي ق و نسميه اسم ا جميل أوجي عشان خ ل ي ن ي آ خ د بالي إن العرزمية دي ج ب سبب دواء اللي هو علاج العرزمية اللي هو نسميه ا برو ع ر ز م ي برو عرزمية مين ي ق و البس من أسلحة البرو عرزمية ي جبنا سيرته حصلت من سيزدوبين دوبايدز فكرينو الوا كان م ل ت ي ف وكان ا ن ت ر ي ك ر ل ا تكي طاردي. ه ن ل ت ل ك م بيجي كريم سكيو يعني دو البروين البروين البروين الكندين الكندين و ع ش نوع اسمه تورسيدز دوبويتس. لو حك فكر إنه م ذاك النوع من ا ن و ا ع البروين البرو أرز. خلاص ن س ي دوا د و نشوف أ ش ا د ي فيكت ت ا ع د و ك ن د ي ن ا ل ك ن د ي ن ط ب ي ع ل ا ي ه ب ع ا ل ك ن د ي ن دوا كتب ك ي ر ا جنبي دوا ح ق ي ر وناد وجبين. كتبلك كلمة عشان ما ج ف ي ا ح ن و واكينديين أشادة ف ي ك ا د ل دوا ح ق ي ر و ن ا وجبين. بفهم هو لي ن ا و ج ب ن كمان ش و ي ا ل ك ن د ي ن أ و ل ا ا و ل ا ب ي ق و ل م ش ه ن ت ك ل م خالص مشان هنت... ل ي و م م ش ن ت ك ل م خالص مع بعض. ق و ق ا ك ا ل ك ن د ي ن ا و ل ا بيجي تأرج. وعندك ل ن س ب ة مدينة ج د ا مع عيالين اللي ما هو ي ن ي ه بيدخلوا في تأرج. وهم د خ ل ي ن في تي تي د ا ي ب و ت ي ن ش ا اتحك ب ق ى ي ق و ل ن ا خ ا ي ب و ت ن ش ا ي ق و م ي ع م ل ل ك ا تاكي كارديا. أنا بدي أ ص ل ا عشان ي ع ل ف ا ل ز م م ي يوم يجيب لي ا ي ه تاكي كارديا. حقيقي ولا م ش حقيقي؟ إذا الأول حاجة حقيقي ج د ا ث ا ن ي ح ا ج تاني حاجة. ا ه خ ر ب يعني ح ا ج اسمها تينكونيزم. ي ن ف ك ر ا في الفارما دي؟ ف ك ي ن سينكونيزم في الفارما كانوا م ا ي ق و ل و ل ا ن د ي ن في الفارما ت ؤ كل حاجة و ع ل على كلمة ي سينكونيزم ن هي ي ب ت ف ي م س ي و السينكونيزم ع ب ا ر هي سينكونيزم ا ص ا ل فيت من صار ف ي خ ر د ا ل ا ص ك د ي ن كانوا زمان ي ق و ل و لنا في الفارما لما تيجي عشان ما تنسش السينكونيزم ب د ا تقوم رسم و ش كبير ك ا وتيجي في الوش وتعمل عينين كبيرة و ق ق كبير و ا ن كبيرة. كده عشان تتم بقق كذا عشان ي ج و ه د سينكونيزم ع ب ا ر ربع ج ه ا ا ل ل ي و ف ي ب و م ت ن و ن و ز ي ا وهنا في ت ラ ا ل ده س ن ك و ن ي ز ما هو م ر س م لي وش كبير، تعليم كبير. عشان ا ل ي ف ي ب ن ي ر ن غوفيجا، ب ق ي بينا ل ت ي ن و ز ي ا ب و م ت هنا س ت ا وهنا بيبقى ف ي يا جماعة. ه د ك إذا هو ده و مصخرة ولا لا؟ إذا ا و ل حاجة حقيقي، لأنه بيعمل ه ي ب ت ن ي ش ثاني حاجة هو مصخرة ل ن ه بيجيلك هي س ن ك و ن ي ز يعني م ا يحط جيلك عيين، تحس العيان مصخرة. ع ن ك ي ا ح ا ج م ن د و ي ق و ل ك والله عندي س ن ك و ن ي ز ي س ن ك و ن ي ز ثالث حاجة ب ه ا هذه بقى أنت. ا ل خليك تقولين ا ل ك ي ن د ي ن نبي. جميل لكن الكيندين د خ د ن ا قبل ك في الاتريال فايربريشن لو ت ك ر ما ينفعش أدي كيندين ا ل ا لازم أدي ب ل حي ديجتالس فكرين الكلمة دي هما ب ت ل ك ه ت د ي ك ي ن د ي ن في علاج الاتريال أرزما يبى لازم تدي في ا ل ا و ل ا ي ديجتالس عشان ت ق ف ل ا ل ك و ب ر ايه رأيي ش و ف ب ا ل كيندين يعني بقى ليه قيمة الكيندين بقلي قيمة وبقلي قيمة وصل الناس بفضل مين د ي ج ت ا ل عارفوا ل ا كشف د ي ج ت ا ل ما كانش يعرف ع ن كيندين خاص لأن كيندين م ش ا صحوا ل غ ل كلام اللي ا ح ن ا ن ر ف الاتريال فايربريشن بخل كيندين يعملين مش حتى بقى يشيل الجميل ل ل د ش ت ل س لا يوم يزود لك ا ل د ش ت ا س توكسيتي. يعني ا ن ا أجا ديك د ش ت ل س عشان حد ي ي بعدين كنيدي بيوم كنيدي يزود ال إيه الدشترس توكسيتي، توما ل د ش ت ر س توكسيتي تموتها ب ع ر ز م ه ش ف ت ب ع ى عشان كده داور ن ا س و م خ ر ة و ح ق ي ر وجبان ك ت ب ه ك ل ا كده ا ل أ و ا ل د و ا ل ث ا المهم كده اللي ع ا ك ت ع ن ا ر ف ي ت ع و ه اللي هو اللي د و ي ن يعني ده عشر د ا ط ب ع ا من د و ي ن اللي دوكين بيعمل ي ه ما بيعمل ثلاث حاجات. ش ا ر ف فاكرين الكلام د ل جايز حصة ا و ل ه كده فرمة. لكن أ ر ا ب ر ي ب ممكن يجلك ي س ص ا ل ف ر م ا في الامتحان خلاجات. فا ل ي دوكين ا ل ي دوكين بيعمل ثلاث حاجات. بس من الحظوظ الحلو جدا. ا ن ثلاث ح ا ج ا ت ب ه ر ف الم. تام إم ثلاث حاجات بحافل ا م ا و ل ا م لازم تعرفها. هقولها و ع ا ي ز ا سمع م ن ك م ا ك و م ن ت ب ي ع م ل م ا ي و ك ا ر د ي ا ل د ب ر ي ش ا م ا ي و ك ا ر د ي ا ل د ب ر ي ش ا يعني بيقلد ليه؟ الكونتركيليج. إذا ا ل ك و م ن ت هو ا ي ه ا ن ا ل ي دوكين وتبتدية أ ص ي د ك على قلبك ل ا ن خايف من ا ي ه الهازفيلد. ر إ ذ ا ما يصحش أوش بدي ا ل ر د و ك ي ن فحص ع ن ه ي ه ر ت ل ي ا ً وجاي ا اللي خلى العالم كله النهاردة يقول لك ا ل أ م ا ل ي ض ا ر و ن ح س ن من يين أحسن من ا ل ر ي د و ك ي ن ل أ ن ا ل د و ك ي ن يعمل إيه, أحسن لأن بيعمل إيه؟ بيعمل ما يقارد الدبليشن. ا ل ن ق الثانية يعمل مينتر الدبليشن يبقى ما ي ر ا ل ش ن ج ي م ن ش ب ي ق و ك إ ن ر ا ك ت ي ع ش ا ي ا ل ف ي ة ما ي ر ب ي ش ن و م ي ن ت ا ل د ب ر ي ش ن فعل الناس اللي ب ي خ و ا ا ل د و ك ي ن تلاخوهم دية و ت ل ا و ه م فائدين وتلاخوهم في كتئاب ك ذ ا ل ا م الثالث هي ماسك تويتش. تلاقي فيه خ ل في ا ج ا ت عضلية ممكن تحصل بسبب البروتين دول الثلاثة ي ا ل ث ل ا ث ي ط ب ع ا كل ا ل ا د و ي ة دي س ب ك منها. لأن ا ه م د ا و في الدنيا ع و ا ن ت ب ا ى ل فيك التعب ط و ا د ا و اللي ن ه و ي و م اسمه ا ي ب ا أو دارون أو اسمه العلمي ا م ا ل د ر و ن ا م ا ي د ر و ن ط ب ع ا مشهور ج د ا ل ا ن ه ا ص ل ا ً ر و ت س ب ت ر م يعني بكتبه في أي نوع من ن و ا ع العين، أي نوع من ن و ا ع ا ل ا ل ا م ي ة ا ل ا م ا ن د ر و ن ممكن يعمل لك ك ا م س ا ل ع ا د ا ت ه م بس. تفتكروا كيف؟ حاجة و ر ا الخيال. رغم ان برغم إنه هو بروز ب ك ت و ر او مبالغ إنه و كويس لكن ط ب ع ا م فيش حاجة ت ب ق ى ط و ل الوقت كويس صار ف ي ك ت ب ت ا ع ت ه تفكروا ت كم حق ا ج سدوهم لو امتلكوا رقم أي رقم بس رقم كبير مش خمستاشر والكلام ده يعني لو انتبقوا رقم كبير ع ش ت ر و ا سبعتاشر كان رقم أحد عشر لا هو مش درجة مليار ألف مرة ت ل ك بلاش مبالغ يعني هو برضه ش ع ا ي ز ي ن ا ل ا م ا ي ا د ز و ن ل ي ه في د ا ف ك ت ك ت ي ر ك و ي ل ا ل ا َ ا ل ِ أ َ ن ب و ا ل م أ َ م ن ا ل ف ي َّ ة َ ر ُ و َ ي ْ ن ص عَيْبُهُمْ إ ِ ن َ ت ه ُ ت ا ل ْ م َ ه ت مَيْشِي م ُ م ْ ك ِ ن ا ي َ ت َ م َ ص ِّ ف ُ ف ن ي ا ل ت ِ ا ش ُّ وَتَخِّذُ جَسْمَ ف ي م ُ م ْ ك ِ ن ٍ ي َ ت َ ر ل ص ِّ ف ُ فِي أَيِّ حَدَثٍ فِي الْجَسْمِ ف َ م ع م ل ك ِ ن ٍ يَعْمَلْكَ أَيِّ ح ت ش و ث ٍ فِي ا ل ْ د ِّ م َ ت ي َ ع ْ ن ف ي أ َ س ْ ت َ ب َ ي َ ب ِ ا ل تحت ش و َ ا د ا د َ ي ْ ت َ ه ُ أ ي و ْ م ي ع م ل ا ي س ُ ي ْ ك ِ مين ك ا ك من إنديفراين؟ ا ن ه يعمل هايبر أو هايو. وعشان كده ن ا ك ت ب لك إذا thyroid dysfunction. ولا كتب هايبر ولا كتب هايو. لأنه ممكن يعمل هايبر سيلوزازم و ممكن يعمل ا ي ا ك و ن ا هايو سيلوزازم. يعني ممكن ده و ممكن ذا. ف إ ل ا ه ا ي و ر و ن تفكرين و إحنا نشرح ال ا ي ر h y r o التال. في الأيتيولوجي ب ت ع ا ل هايبر أو هايو ا خ ب ط و ا ي ه ا خ ب ط ه ا م ي ظ ر و ن لأنه ممكن يعمل دي يعمل دقين و ج ه اليوم اللي نشرح فيه ا ي ر و ن وفعلاً ترى ن ا ص ح ا ن تحت و ا ي ة في ا ل ر ئ ه ح ا ج مهمة ج د ا ممكن يعمل i n ت r a s t i t ا a l يعني ممكن يترصف في الرئة يعمل ف ي ب ر و ز ا إ ن ز ل ت ح ت شوية ودي مهمة جدا يترصف في الليبر يوم يعمل لك إيه في الليبر يرفع ا ن ز ي م ا ت الكبد مهمة جدا ل ا ن ا ن ا لازم ا ق و ل ي ع ي ا ن خلي بالك م ن دوخ أنت ب ا خ ذ أمويلارون ممكن بعد سمة تيجي تشوف ا ل ا ن ز ي م ا ت ل ه ا عالية شوية م ا ت ق لاش وتفعل ل د ك ت و ر ا ي ه لدكتور كبد لا ا ن ت ممكن الدواء اللي أنت تاخده من ا د و ي ة اللي ترفع يجمع ا ا ن ز ي م ا ت الكبد ودي حتى مهمة جدا وممكن تجيك ل في الحالة عيان ك ا ر د ي و ل و ج ي ويقولك ا ن ز ي م ا ت الكبد عالية، ويجي سأل سؤال ب ر ي ء في الحالة، هو لي ه ا ن ز ي م ا ت الكبد عالية؟ في كذا سبب ي عن ا ن ز ي م ا ت الكبد في عيان ا ل ك ا ر د ي و ل و ج ي ممكن يحصل لبر كنجش، و ن لكن ده سبب مهم هو يا سلام لما تقول للدكتور في الشفا يقول ن ا ممكن يكون ب ي ا خ د ا م و ي ا ر و ن و ا ل ا م ي د ا ر و ن ب ي ع م ل ا ي ه ممكن يرفع ا ن ز ي م ا ت الكبد ا ن ز ي م ا شوية تاجي ا l t يعمل كورسيتيسين، الناس ب ي أ خ ذ ا م و ي ذ ر و ن كلهم عندهم كورسيتيسين. طبعاً ه م حاجة في الدنيا إ ن ممكن ندرس في الجلد يوم يعمل لك سكيني. سكين ب ج م ن ت ي ش ن ده كذا اللي هم ي ض ر و ن ابدأ من فوق لتحت و د ا م ا بيبرص في أي تشو والمسائل سهلة ده بالنسبة للأنتي ر ز م ك ر س ل ن ت ي ر ز م ك ر س س ه ل ولا صعبة؟ ع ت ق د ا ن هي مش ص ع ب و ج ا ي ز اللي مين مازال مقتنع ن هي صعبة ل ي ه ل ا بس ت ف ا س ي د ل ا ي ه كل دين ل ا و و بي ل ا بي اللي هو لدوكين و ك ل 1 ا ي هو بروبا ي ه بروبا م ن بكذا في أ ن ت في حاجات منفر ما نفرم ترشح إن أ ن فرماكولوجي ك ا ل ز ي ي م حاجة زي ك ل ا ما رفع سامي بس. يعني مثلًا أول حاجة اللي ح ن ا ن ه ا ا ذكر ن ن ت تعمل إيه مع دي سي شوك صدمة قطعية، وترى لك أي عيادة ذ ا هو عنده أرزمية خطيرة، مش قادر تعليها بالأدوية أو مثلًا واحد عنده بنتريكوراتيكارديا، اللان موف ت ش و ي أو ثريت موف ت ش و ي ن أنا عمدي إن ن ا ع م ل ه صدمة قطعية as soon as you can. بسرعة ج د ا ت جاب ه ا ص د م ة ق ط ي ة تضبطه م ث ل ا 100 جول أو 200 جول أو 300 جول, جول على حسب الأرزمية اللي عندك وتلسع الأيام. بيها. ا ل ك ا ر د و برشا بأم حقة جميل أوي ا ن ه بيموت كل ا ل ك ت ر و ف و ك س على فكرة بما فيهم ا ل ا س اي ن و ت لكن ا و ل ما بتشيل الجهاز ا ل ا س اي ن و ت ل ا ن ه ا عريقة و ل ا ن ه ا ا ل ثبات و ا ل ا ص ا ل ة و ا ل ع ر ا ق ة وهو ده الرئيس ب ق ا له 25-30 سنة فبيقوم يرجع يجي وراك وراك يوم يرجع ت ا ن ي يرجع ت ا ن ي يشتغل و ي ب ق ى ه و البسمك ي الأزرق بس ا ل ك ت ر و ف و ك س الصورات كلها ج ي د الصورات كلها ضعف ه ا الوكادو ر برشا في حاجة تانية جهاز جميل أوي أوي بس مش عارف نلف م ص د الجهاز صعب ي ق و ل كتير أوي اسمه أي سي دي ا ك ت بس ICD مش لازم تقولي ل إمبلانت أو كارديا دي فيبريديو. أنت ال ICD وخلاص. ا و حتى ما ت ش ت ش ا ل جهاز ل ا ن اسمه مش عطش. ل وال ICD ده عبارة عن يبقى ه ا ن ا ن ا بقوم حطت لك باستر و ب ق و م حطت لك جهاز جولد. الجهاز ده ما جعش حاجة. طب ا ي ه يعني ا ل مارحطولي؟ ه ل ا ن ي و م ما يجيلك فينتريكوراتك في كارديا يوم الجهاز ده ب ي ت ش ر في العملية دي يوم يعمل ا يبقى ه يبدأ يشتغل و ي ب ق ى ه و ا ل ب ا س م ي ك ر و ف ز ا ر يعني هو و ا ن ا بحطه كده ما بيعملش حاجة إلا لما ج ي ك ا في بنتريكولا ت ا ك كارديا أو بنتريكولا رفاي بريديشن بنحطه مع ناس لكنا ل خايفين ا ن ه ممكن جلوه بنتريكولا ت ا ك كارديا ويموت جهازه ع ى ف ك ما خ ي ا ص كتير جدا درايوس يعني لما تيجي ت ع ر عنه برة ت ل إشي غ ل ك و ي ر جدا وجهاز بيتكلموا عنه كلام حلو جدا مش عارف ليه ف ن ا ما ف ت ع و ح ه ذ ا يجي ع ل ي يدخل في بنتريكولا خاتك كارديا وجهاز ما ب ش غ ل شتزل ع ي ا كده شوي ما بشغله ف ا ل ع د ي من ا ل ن ا و ا جهاز ن هي ي م د ر و ة هم ي د ا ي ت ا ل ا ي ن ش ما ر ش نظام في جهة ث ا ل ث في ح ا ج ا ل ث عملية ج م ي ل لها a b l u t ا o ا ب ل ي ش t i دي عملت ث و ر ة ا و ل م ا ت ل ع ت عملت ث و ر ة في ا ل طب غربي أول م ا ت ل ع ت ثلاث أ م ر ي ك ا و ا و ل مترات ا ع ل ا خلاص إحنا نعرف ا ب ق ى ا ي ن و ع من ا ن و ا ع ا ل ا ر ي ز م ي ا ا ل ا ب ل ي ش i o دي عبارة عن ا ن عندك تدخل باصترف باصترف لحد ما توصل للقلب وتشوف مكان ا ل ل تطويه فوكس فين و ت ك و ي ه ا توم ق تماردها ا ظ ن دي حلوة جدا في الناس اللي عندهم برضو ا عريزمية ا ر ي ز م ي ا بتروح و ت ي ج ي عشان تطويه فوكس بيعملوا حاجة اسمها ف ي س ي و ل و ج ي ا ل ا س ت ا ع عشان يعرفوا م ك ا ن ه و م داخل بالأدليشن ليو ي س ا ع ه للأسف الشديد ج د ا ع و ا ل ا نسبة ا ل م ر ت د ي ت ر أو نسبة م ش المرتديترين س ب ة الفشل حوالي م ث ل ا 5 خ س ي ف م ا ثانياً هذه ا ل أ ب ل ي ش ن أ و ت نايو لحد لحظتنا دي ما ت ع م ل ش أي نتائج في البينتريكورا ل س و ك س يعني يا حلو بس ا ن ت لما ل س ت و ب فوق س ت ن ج ي في ا ل ا س ي ر ن ن م ا ت ج في البينتريكل تدخل تعمل أدليشن ما ت ع م ش ي حد. يقول لك نسبة ا ل ف ل تاعتك ت ت ج ا و ز 90% ا ل م ا ل م تبقى في لما تبقى في ا ل ف ن ت ر ي ك في حد ربع ا طبعا ا ن ه بركب بقى ا ر ت ف ي ش ة بسميكر طبعا في ناس كتير في حد في المجموعة هنا بركب ا ر ت ف ي ش ة بسميكر ربع حد هتلاقي ا ر ت ف ي ش ة بسميكر ب ط ا ر ي ة وبيحطها ت ح ت كذا كلابكير في ا ل ب ك ت ر ا ر ا في ج و ر و ت ت و ص ل ب س ل ك توصلها ب ن و ن ب ع ا طبعا هنا كلامنا طبعا في ا ل ا ت ح ا ل و ل ه م ن ي ش ا ن ا هم حاجات تسيبني بس عشانش أنا م ا هينيش له أرتفشة ي بسميكر ا جنبنا ز و ج ه وفي جرينات وفي ت م ب ر ا ا ر ف ع ش ر سنتيمتر ثانية. الجثة ا ل ط ب ي ع ة هي س ن ت ي م ر و ا ل ت ح ت ا ل هنا ك د ه في الميكرو أنسجة طبيعية. ت ك ل م في العضلات. وطول ما أ ك ل م و ت و ص ل ه ب مني. ي ف ه د ي ي ب ه م ي اللي يقوله و ص ل ه ب ا ل ا س ي ن تعال أنا مسكت عن فاضي. مرادك و ت ح س ي ح ب ز ي فهذه ك ذ بتصير جيب السيل ي ف ه ي ا ل ي وصلوا من ما؟ اللي يقولك مش إيه ا ل س ي ن و ي الطبيعية. موجود في ر ي خلاص أنا ق ص د السيل كوصول ب ا د ا س ي ل ه د ي صح؟ เด็กมั้งเราเขียนแบบนี้ไม่ก่อนเอ أنا ر ا ل و غ ز 0 د ق أنا هم ح عندي ا ل ب ن ت فخذ ا ل س ل ك بقى وصلوا من الآخر. من خ ر و ص ل و من ب ي ل ب ن ت ر ي ع ن ما رأيت ع م ل ف أو ممكن غلب بيلقى عمله رأيت. فبتون وصلوا بيه ب س ل ك البنتر كذا خلاص. دي كده اسمع أ ر ت ش ب س م ي ا ر ا ل ر ت ش ش ب س م ي ت ر أول ما ت ع ي ا ل ا ن كانت ستة س ب ة يعني يسبعة. يعني ا ن ت عايز الأرتششا ب س م ي ا ر من من من هو م ك م عايز 72 قطعة في دقيقة ا و العايز كم؟ يمكن كل الأرتششا بسميتار ا ل موجود س و ق كانت 72. ا ل ع ي ا كان بيتعرض لمشاكل كتير جدا. ل ا ن العيال ن ي م ا ر ل ت ب ع ي ن ب ي ت ح ر ش سبعين بيجري سبعين أبسط حاجة موتو الملف الملف زين أنا كل معيش بخمسة و ث ل ا ث سبعين إ ذ فعشان كذا ب ت ش باسمك ي الجديدة بتتغير حسب ا ل ح ت ي ا ج ا ت الجسم هتجري وملبس الديني جديد وبيعمل استيموليشن وبيسمك ف ي ه دعت أبب جديد ه ا ت ن ي هتلاقي دعت أبب بدي ب ق ل ف ط ب ع ا ب ت ب ق ى حاجة م ا ل ي دانوا في الوقت ق و ي في ا ل و اللي هي د ا و في ا ل و ا س ر ي ع ما في س ي هذا النوع هو العلاجية والكلام ده خلاص ا ل ع ل ا ج ي ا بأي نقطة واحدة بس عشان ا ل ا ن س ك ي و ا ل حتى دي ما تكنش اللي قبل الحني الإنسكيو بس أ ن ما دي ما ط ل ا ش خالص أنا عشان لو أنت إياه اسمع عنها أو قاعد في ا ل ا ن س ك ي و طب ب ر ض ه عارف ا ل م س ا ل بتمشي ا زاي نوع من أنواع العلاجية اسمه وولف باركنسون و ا ي د سندو W B W سندو وولف باركنسون وايت سندو أصلاً اسمه اسمه مش عطته خالص يعني ما ط ر ع و ه راح حطوا لي مستويات، ف ن عرفت ه عرفتوا حطوا زكيته، ح ت و خ ل ن ا ن س ك ي و شاطر حاسة. إنه اسمه ا ي ه و ون ب ر ك ن س <تصفيق> و ن وايد سندروم. ت ع اسمه كذا؟ ع ا ر ه أنا ل ه ون في ا ر ك ن س و ن وايد سندروم. ن ا عارف تعرف بس حاجة واحدة عنه إنه عارف أنا. د ي ا ل ق ل ب ة المفروض الأنبس الخارجة من ا ل ا ذ ر ي م ا ل ل توصل للبنك ا ل ع ط ل ي اللي ي م وذلك ا ل ا ي ب ن و ت ي ح ب ر تصل و ا ي د ة ك ق ر ب ا ن ي ا ب ت و ا ل ا د ر ي م و ي والفينزبي لكن أحيانا يبقى في أكسسوري أو ا د ي ش ن ا ل ب س و ي ا هو ده اللي اسمه و ا ر ي ن س و ن وايت سندون ا ل ر ا ل د ذا يبقى عنده ا د ي ش ن ا ل ب س و ي يعني ا ل ا م ب ر س ك د ه بتوصل ل إ ت ر ي م بكم سكة ا و بكم طريق. طريقين عن طريق ا ل ا ي ب ن و ت وعن طريق أكسسوري الأكسسوري ب س و ي ب ت ع م ل في جي سي جي حاجة غريبة ق و ي ب ت ع م ل ش ر بي أر إ ن ت ر ف ي لأن طبعا ا ل ا م ب ر س تنزل هنا ب ر الميبلوت كان ب ت ع م ل ب ل ي ج إ ن ا ما إحنا ما ع ش الديج فممكن يحصل شرط ا ي ه ب ي ا ر ا ن ت ر ف ا ل وبيبقى في حاجة اسمها دلتا ومش م ه م ي دلتاوي مش م ه م ي دلتا بدي نزلكم م ش م هم لكن عدد ا تعرفوا ا ي ه ا ل ا م ر ا ض اللي تيجي ب وول ب ر ك ن س و ن و ا ي ت سندروم في ت ا ى ا م ر ا ض م ه م ي ن عوي خلاصة تفوز الحاجات اللي ممكن ت ج ي ب ا ل سندروم ده فيه عندنا في عندنا ما يترى البربلولاس بتجي ي في المسكوب حاجات د خ ل البر ما يترى البربلولاس في عندنا كمان ثلاث حاجة اللي هي ا ر د و ما ي و ب س ي نوع من أنواع ا ر د و ما يبص و ك د ه ممكن يجي بيه ورث باركنسون وايت س ن د ر و م ده ك د ه ا ل س ن د ر و م ده اللي أنا اللي تجي في ن س ك وفعلاً ما. اللاعبين. the right choice في ال W B W syndrome is ورث و باركنسون وايت س ن د ر و م يبقى على نفس الوزن ب ي ع ا ن ج ب ا ل ا م ا ن ي دهون. حتى ده مثل ا م ر ي ك ي يقول لك الوصف بركنسون و ا ل د سندروم يبني يعالج ب ا ل أ م ا ي دارون عشان تبي سندروم ومشى مع ا م ا ي دارون ممكن بندي دواء ثاني برضو بيجي لنا كده و ي س ر ب ي ت ا ب ل و ك ر ا ل ح ا ل ح ت ب تيجي في المسكيو برضو مش دي. ل أ ن الناس كلها عارفة ا ل م ص ر كلها عارفة ا ن ا م ا ي دارون حلو في في الوالد ل ا ل ه صبرت بدر. فهم ي ج ي ل ك في المسكيو خبطه خلاص. ا ن ا ما د ا ي م ا ان ي ج ي ل ك بعه خلي بالك. ا ل ق ن ر أ م ر ك ي ة هنا هو ا ي ه د ي جدارك و ك م س من شن ر و ي ق ق غريبة ج د ا ل د ي ج ي ت ا ل س المفروض هو ب ي ق ف ل الدين، ب ي ك ل ا ل ك و ن د ش ن ب ي ل الكوبري، يعني بيقلل الكونداشن في الـ. ولكن العجل.. جدا بيقلل في ا ل ا ي ب ي ن و ولكن العجب هتتعجب إ ا ما ق ر ا ل ي ج ي ت ا ا ك ا س ا م ش ا ن د ل و ك ر بيقلل الكونداشن في ا ل ا ي ب ي ن و اللي هي ا ل ي ب ي ن و ت ا ط ر ب ن ا ولكنهم يزودوا الكونداشن في في ا ل أ س ا ل ب ط ا و ي إذا هم يبغى ق ن ر ة د ي ج ي كلمة و ح ح د ة شطب بقى ا ل و ر كده كله. و ع ل م ن ا عن سطر ا ل ا خ ي د اللي ما كنا ع ن د عنا الديجيتالز، و ك ا ب س ت ش ا ن ل برضه ر ك ت ي لأنه ب ي ز د ا ل ب ن ش ن بين ا ل ا ك س س و ر ي ب س ي ب ص بشر ع ل ي ل ي ن كنت ولا وش ولا و ش أي حتى ك ه ا ي ه فز ن ت ة ما نشأ ي نكهة قولت ي و فعلت ما شكلنا ا ل ث ا ن ا خلاص ش ك ج م ا عمل ك م صغيرة وكذا. Thank <laughs> you. في, كله. في اللي عيني نقوله مع ت ق د ش ا ن ا ن ت تدرس موضوع هيفات ب جمال و ف ي م و ج ا الإنتفاك فيندوكارديت عم ف ك ر سألت عن اللي يجي في الامتحان والله بتلاقي طلاب ب ع د ي ن في الامتحان مستمتعين ل ا ن ب ع د م ا ل ش ر ح ل دلوقتي هتلاقي ف ع ل ا ا أنت موضوع درسته في حياتك و ه ت ط ر ق لي ه كمان شوية لكن في ا ل ا و ل كده عايزين نعرف هو يعني ا ن ف ك ت فيندوكارديت س ا ن ف ك ت فيندوكارديت س طبعاً د ك ت و نيشال أفهم إننا أولو يعني إنفكتش في في الامتدار ا ل ل ما هو بيودد إنفكتش و ا ن س ل ا م يعني برضو خ ل ن ا نعزمه وما ي ق ر ب ا ل и н ф ك ش ن هني نتكلم عن ا ن ت ف ش ن أقوله خلي ب ا ن ك ده مش ا ن ت ف ش ن في ب ا ر ج ل الصغير ده ا ح ن ا بنتكلم عن ا ن في خراج في ق ل ب ك ا ح ن ا بنتكلم د ل مرض ده لازم تتحارب بسرعة جدا وتعالجه بسرعة جدا عشان ما يموتش منك بسرعة جدا فلازم المرض ده من أمراض الخطيرة جدا جدا جدا لو معلتوش في نسبة في نسبة من ا ل ا ن ف قرديس ممكن م و ت لو معلتوش ن س ب ة ك ب ي ر جدا جدا جدا تعشان كده اللي منه هيستقر ب ا ل م و ض ا د أقوله و ل ا ده موضوع في الحياة العامة مهم جدا، ولازم تبى ت ا خ ذ بارت منه ج د ا ج د ا ج د ا في ا ي ع ي ا ن عنده ا ي مرض في ا ل د ي ورقم ا ر ق م 2 مهم ج د ا ج د ا ج د ا في الامتحانات وبيجي كتير جدا صعب ع ل ي ا جدا، انا ت خ ي ل ان يجي امتحانين في سنتين ورباط من غير ما ي ج ي فيهم س ؤ ا ل ا ي ه انتسب ا ن د و ك امتحانات من مواضيع مهمة جدا وبعدين موضوعه وملمون على ا ان م و ض و ع يا جماعة امتع واحلى و ا ر أ وأجمل و ا ل ب موضوع د ر ا س ه في حياتك زي ما نشوف كمان شوي. نبدأ ب ا ل أ ت ي و ا ر ج ي يرى اللي ي i v e infective e n d o c a ط ب ع ا ا ن ف ك ت c t i v e e n d o c a r d i واضح ا ن ه و ا ن ف ك ش ن أكيد ما بقول اللي ج ي ب ا ن ف ك ت c t i v e e n d o c a r d في ذ ه ن ك r e a عد بيك ذ ك ر ة الأطفال وهم ب ش و ا م وراص م ر و م ا ت ي كفيبر وهم ما دخل ا ل ى الروماتي كفيبر. ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م الوحيد اللي في الدنيا اللي بيجيب روماتي كفيبر كنسمه ا ي ه بيتا ه ي م و ل ي د ا س ت ر ت و ف ك ل صح ولا غلط كان هو أ و ر ا ن ي ز م و أي و ر ا ن ز م تاني ما ب ي ج ي ش ي روماتيك فيبا و و س ك ر كمان كان قالك ل ا بد ا ن هو يبدأ أ ر ز بيراتو ي ت ر ك ت إ ن ف ك ت إذا ال ن ا كندي ج ب لك روماتيك فيبا هو أ و ر ا ن ز م و ا ح د بروتوف إ ن ف ك ت واحد إنما للأسف الشديد جدا ا ن ا ل أ و ر ا ن ز م ا ت اللي بتجيب ا ن ف ك ت ا ل ا ن د و ك ا ر ب ا ت س أي و ر ا ن ز م ف ي ت ج ا ه ا أي و ر غ ا ن ز م في الدنيا سواء بكتيريا سواء ي ر ا ت سواء ف ن ج ا ي سواء أي ح ا ي ح ا ممكن تجيب لك ا ي ا ه خ و ا ن ا ممكن تجيب لك إنفكت بلاندوكارديتيس المفروض ا و ل م ق و ل الحكي دي ت ت م تقولي يا ن ا ر س و د يعني أنا أي إنفشكشة ممكن يجي لي سواء ب ي ر ة سواء ا ي حاجة ممكن يجيب لي إنفكت بلاندوكارديتيس أقول لك ا ه بس عندي لك خبر و ح شباب خبر حلو أن الإنفكت بلاندوكارديتيس ما بيحصلش معي ا ح د لأن عشان يحصل إنفكت بلاندوكارديتيس لابد من توافر عاملين والعاملين ا ل م و ض لابد من توافر اثنين ف ا ك ت و ر لابد من توافر يا ج م ا ع ا ن ي ن ف ا ك ت و ر ا ل ن ف ش ك ش حتى لو كان ا ن ف ش ك ش بدينا صور يعني لو دخل ضل ي ر و ح ت د م ك وراح القلب والله ما ه ي ع م ل ح ا ج ث ا ل ا ا ذ ا كان القلب ا س ا س ا ا يتعبان ه وعشان كذا يقولك عشان يفصل انتاج ل ك و ر ب و ي ت ي س واحد ا ن ف ل ك ش ن ا ي ا ن ف ل ك ش ن في ا ي ا ت ج ا ه و رقم اتنين لابد من تلاقي underlying cardiac disease يعني لازم يبقى ق ل ب ك مش تمام ق ل ب ا ط ب ي ع ي لا يمكن ا ل ا و ر ج ا ن ي ز م ده يحوق في القلب الطبيعيش معي معيار ا مش معايا إذا الأيتورج هيسببين واحد ا ن ف ل ك ش ن ا ث ن ي ن underlying cardiac disease إنفلكشن ثلاثة توركسز رجع النهاردة ت ح ا ل م ن ا ذكرات ص ف ر ة لا مكتوب ا ن ف ك ش ن رقم واحد بكتيري غرام بوزت في غرام نيجاتيف ومش عارف قاعد كيزبل ه ا ي ه وجي واني روبس وووكل حاجة وطلب السجل عادي يا جماعة يحفظ وينسا ويحفظ وينسا عادي ويحفظ وينسا ويقفل وينسا وقاعد يحفظ وينسى و يحفظ وينسى ويا علا و يحفظ وينسى و يقفل يسمع لنفسه وينسى و ق ا ع د ي ح ف ظ وكأنه ب ي ذ ا ك ر ايه مايكرو وما خدش ب ا ل ه ا ن ا ي ا و ر ج ا ن ي ز م ممكن يعمل كده ا ي حاجة يعني جاي س ن ا في الإنتفشن أخترت ثلاث أمسلة مهمة جدا رقم واحد غرام بوزت في ك و ك ا ي ل ا ن ا ه م ا و ر ج ا ن ي ز م في الدنيا ب ر ل ت س ب ة 90% في ا م ي ة بيعمل إنفكت فين كاربيتيس اسمه استرتي إبر دا؟ فيري دانس ا ل س ت ر ت ي فيري دانس دي موجودة في ا ل ب ق ا ن ت عارف موجودة في ا ل ب ق ا ن ت عارف ا ن ا س ت ر ت ي فيري دانس دي موجودة في ا ل ب ق بتنوط بالمضاضة يعني لما تضمض ما بس لو بتنمض ما كل شوية ما م فيش استرتي فيري دانس ا ذ ا هي ضرطة جدا هي دي اللي تعمل ت س ع ة ن ا ل م ن حالات اللي ا ل ا ن ف ك ت ف ا ن ك ا ر ب ي ت س بتنوط بالمضاضة ومن غضته هو ريح يعني المية واحدة بتنوت م ع ي ا و ش معايا يعني و و تتوطى وضوء ب م و ت ا ل س ر ن ت ف الجلد على طول خلاص يا ا خ و ا ن ا داهم أ و ر ج ا ن ز م في كمان استرنت في كالس الاسترنت في كالس ط ب ع ا لو ب ت ع م ل أي عملية في الجي آي دي بتعامل أي حدا في الجي آي دي ص ف ر في اليوم كل الحاجات دي ممكن ن ي ا ي للكسترنت إيه في كالس في كمان ط ب ع ا الاسترنت اللي استبرد ب ت ع م ل أي عملية وتفتح في الجلد ف ا ل ا س ت ا ن ت اللي موجودة في الجلد ممكن ت ي ممكن تدخل زي كاردياكسيريز ي ك ا ر د ي ا ك س ت ر ا ي ز ي ش ن المهم دي ك ا ا ل ي ه ا ل أ و ر ا ن ز م ا ت في كمان ر ا م نيجا تبقى ص ن ا ي أي م ف ر و أن في ن ا ن ا ماشي، كلاب زيلا ماشي، أي ص د و م و ما م ا ش ي أي أ ر ج ز م خ و ا ن ه م شرط د أي أرجلز في الدنيا بيعمل ا ي ه ا ن ف ك ت ي ف إ ن ق ا ذ ي ك ت ب لك ا ن في أ ض ر زي مثلا ممكن ف ن ج ا ي ممكن ر ي ج ا س ي ا ممكن كلاميديا يعني أي أ و ر ج ا ن ز م بيعمل ولكن أهم ا و ر ج ا ن ز م هو ده بس للتحفظ ا س ت ر ي ه ي خ و ا ن ا ب ر ي د ن س اللي موجود فين موجود في البوق أظن ن دي تبقى كارسة لو واحد عنده م ر ض في الأب راح يخلع سنين هيخلع س ن ا ن ه ممكن ا ل أ و ر ج ا ن ز م ب ي أ خ في الدم ي ل ي ه i n رقم واحد ا n f أي i n f e c t ي يعني ما ت ح ف ظ ش بأي تبع ي ك ل م خلاص يا أخوانا ولكن ل ا ب من توافر عامل مهم جدا اللي هو ا ي ه عند اللانج ك ا ر د ي ك ي لو قلبك سليم والله قلبك قلبك قلبك ضعيف. قلبك ضعيف في هذا الأورجانيز لمش هيتضر ياملين مش ه ي ق د ر ي ع م ل ا ي حاجة ا ن م ا ا ل ا و ر ج ا ن ي ز ده ب ي ت ش ط ر ا ن ت ي ت ش ط ر لما إ ي بقلبك سليم يعني ا ي ه قلبك سليم قلب طبعا يعني قلب طعيم قلب طعيم تدي الغرض من ا ل ا ن د م ا ج كارديكديز هو ما ل ي ن بيضخ ع الدم وبيدي فرص الأورجانيز ن ه و ي ت ش ط ر على القلب يعني ا ي ه ا ن د م ا ج كارديكديز عندما يضرب ج ز ي ا ع ن د ا ثلاثة م ن س و ل ا م ي ن ينقل، يعملوا ذي الثلاث أ ن س ل ا د و ن يخلو في لخبطة في ا ل ب ل ا ف ل و يخلو في لخبطة في ا ل ب ل ا ت ف ل و يخلو في دم أ ب ن o r m a ب ل ا ط ف ل و يعني أ ب n ب ل ا ف ل و زي م ث ل ا رقم و ا ح ك و ن ج ن ا ت المارتزيز، ك و ل ج ن ا ت ا ل م ا ر ت د ي ز زي أي ك و ل ج ن ا ت ا ل ا ر ت ي ز و ت م ا ل م ض و ع إ ن ك ت ي ب ل دو قرداد ا ك و ن ج ي ن ا ت ا ل م ا ر ت ي ز ا ع ط ي على ط ر خ ط ع ل خ ص أي ك و ن ج ن ا ت المارتزيز ممكن يجي ا ي ه ن ف ك ت ي ب دو ق ر د زي ي ه م ث ل ا زي مثلاً بي س دي. ف s d يعني في صد ب ي ت w e e التوين ا ت ر ف ي س فيحصل أي أخوانا يوم يحصل طيار من ا ل ب ل ا ف ل و يمشي من ال left بانترفيس رف ي ن ش r i g ي t ب ا ن ت ر ف ي ل تخيل ا ن ت قاعد وفي طيار من ا ل د ا ل قاعد طول الوقت من ال left بانترفيس رف ي ن ش ل i g ي t ب ا ن ت ر ف ي ل يوم يضع في الحتة ه ي الحتة دي. ا ذ ا اصبحت ا ل ح ت ا د ي م ل ه ا ض ع ي ف يوم ا ل أ ر ج ن ز م ي ي و يدور على حتى ضعيفة إلى الحتة العليا يوم يقدر يستقر ويستعمل الحتة دي يوم يجيب لك إيه إ ن ف ك ت ب ا ل ك ر ب ي س ن م ا أنت لو قلبك سليم والله هذا ا ل أ ر ج ن ز م ل اللي يمكن يخرب بدرجة ي ا ر ا ل ب ن ك ي ا إلا لو كان في أ ب ن و ر ما بنصله ض ع ف الحتة دي أصلا ضعيفة يوم ا ل أ ر ج ن ز م ي ت شطع عليها إيه اللي يضع في القلب ب ى رقم واحد كونجينا ه ا ر ت د ز ي ز أي كونجينا ه ا ر ت د ز ي ز إ ك س ب ح حاجة الوحيدة المرض الوحيد ك و ن ج ن ا اللي ما بيجبش ا ل ف ت ن الرايت هو ي ه خ ط و ف ا ل ط ف ا ل اللي هو ي ه ي م لو كنت خطوه ل ت ي ي ه هو اللي هو ASD لأن ASD ف ص ا ا ASD الفرق في الضغط س ا س ا يعني في صوب بكله بدون ص و ت ر فباني م ش ي من اللي من ل ي ي م ش ي من ا ل ت ت ر ا ر ح يمشي كده. لكن خلي بالك بقى ن الفرق في الضغط بين الرايت ت ر والرايت ت ر ضعيف ج د ا إذا هذا ب ر ا ر ه ي ب ضعيف جدا. إذا هل هي ح و ى هل ه ي ع م ل ح ا ج ف في ا ل ب ن ت و ك ي ن ا في الأثير ا منا ه هل ه ي ع م ل ح ا ج ف في ض ا ر ا ل ا أ ث ي م لا. ف و ل لك ا ل و ر ج ا ن ي ز ما هيجي برضو هلاقيه ضار م س ا ي ه لسه قوي زي بالضبط قد ج ي ب خرطوم مية و ا ل م ي ة اللي خرج منه ضعيفة جدا و ت ص ل ف ه ا الحيطة كذا. هل الحيطة ه ت س في حاجة؟ لا. ده اللي بسحب في اليسدي ي ا ن ما في البيسدي ا ف ي اندفاع قوي جدا. ل ا ن ا ل ف ا ع ك ضار بني لسه ب ن ت و ك ي ن ا ل كبير جدا. فهو كأنه جاب خرطوم مية بصلحه الحيطة. جمد جدا المحاربتي بدأت تقع يميجي ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م ويستقر في في ا ل م ح ا ر ة ي رقم واحد ك و ن ج ن ت ا ل ا ر ت الديس كل ك و ن ج ن ت e x c e p ا A S ي رقم اثنين باندو ا ل ر ت الديس طبعا ده ا ه م سمة ثانية انفكت باندو ك ا ر ب ي ت س ا ل ع ا د ل مشكلة السمامات وبرضو كل أمراض السمامات كلها سواء استنوز سواء رجش هجيبلك ايه انفكت باندو ك ا ر ي ت س لو ت ع ر ض ت ل ل и н ф c e p t برضو مال واحد بس اللي هو المانكر استنوز الميترالسروزس ب ي ل ي بيري بيري بير ن هو يعمل إيه ا ن هو يعمل ا ن ف ك ت ف ن د و كاردواتس بكل بساطة ل ا ن لما نأخذ الميترالسروزس هنعرف ا ن السبب الوحيد في العالم اللي بيجيب ميترالسروزس روماتيك وروماتيك يعني فايبروزس فبير ا ل ق ص ل ماله فايبروزي إذا بير أ ج ن د ق أ و ي ف ا ل ر و ا ت ي برضو ما عرفش ي ما عرفش يختاره ولا يعرف يعمل ف ي ي حد إذا كل ا ل ب ا ب ر ا ر ت ر ز ي س طبعا لتجي م س ك و ر كلهم م ع ا د ع ا ل م ي ت ر ا ل س ر و ز ممكن يخلوكم عرضا يجيك ن ف ك ت ي ن د ه كاردواتس كل ا ل ك و ن جنب ا ل ر ه الزيس معاد مين معاد ا A S D يخلو ع ر ض ة ن ج ل ك إيه Infective Endocarditis ك ل ه ا ب ت ل ع في كل واحد بس أبنور من ب ل ا ش ي ل و ا ن في تغير دم هو ا ل ق ل ب ي يوم يضعف ا ل ي ه د ا ر ا ل ق ل ب ي يوم أ و ر ج ا ن ي ز م يجلك فين في حيطة المرض الثالث ح ل ل ب ا ا ك في ا ل ب ر ض ا ل ر ت الزيس عنا ب ر ض ه سبب في الدنيا عن a r t i ف i c ل ب هو ع ت ف ت ك ر ا ن ا ن ت لما ترتكب a r t i f i ل i ا l v مش هيجلك ر ج ا ز لا، لو ركبت ا ل ى a r t i f ا c ب a l ب ر ض ا م ع ر ض ا ن ي ج ي ل ه ا ي ه ا ن ف ك ت t i v ن د و ك ا ر b i t i س ل ا ن لا يمكِن لما ر ت ف ي ش i c i a l يبقى زي ا ل ا ر ت ف ي ش a l الرباني طبعاً لا ي م م ك ن ع ا ي ر ه مش عاية. أنت عارف نفس الممر زي ده لما تيجي بعيد م ث ل ا الباب العادي كويس، ا ن م ا لما تجيب البابين اللي هي دي، ه ا ل ا ل و م ي ت ا ل والكلام ده د ا ي م ا الباب الميتال ا ل و ما يقدرش يثبت أوعية. فممكن لو ج ي ت تدور و ر ا ث لا ق ي ر أي أ و ر ج ا ن ز م ا ت لا ق يصير على نمل على كلامنا. م ف أ و ل ا ك ا ل ا ر ض فشل بالب ك د ه برضه. ما بيبقاش م ت ث ب ت ص ح وعشان كذا أي أ و ر ج ا ن ز م يجي ي ص ا د ل حي كذي ويتحوش فيها ويتخزن فيها ويتقصر فيها ويستفاد ا ن فيه جماعة مستعمرة من ا ل أ و ر ج ا ن ز م ا ت ورا ا ل ا ر ض فشل بالب. واحد كونجيات ا ل ه ا ر ض ت د ي د كلهم مع عدم أي سدي. ي اثنين بالب الأرض تزيد كلهم مع عدمين أنترس. ثلاثة طبعا أهم حاجة في الدنيا ما ي ما ق ا ر ب من فرج. ل ا ن ما يقرر إ ن ف ك ش ن أصلا خ ل ي الدار العلبي ض ع ي م يوم ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م ي ج ي يشطره يشطر عليه للمرة المليون عشان يجيلك ا ن ف ك ت ف ا ن ك ا ر د ت ي س ع ف ك ر ل مرة بزرزيز جدا ليه بس؟ لأن لازم يبقى فيها ع م ل ي ا ن ف ك ش ن وكمان وأندماكاردزيس ا ن ف ك ش ن ا ي ا ن ف ك ش ن رود و ف ن ف ك ت ش ن ي ر و و ف ا ن ف ك ت ش ن تيجي تشوفه عند ما ن ك ا ر د ي ز ي س بالبرر و ك و ن ج ي ن ا ل وما يقرر ا ن ف ك ش ن بالبرر أي بالبرر مع ذ ا ما ي ت ر ر سنوس. ك و ن ج ن ت ر أي ك و ن جينتر م ع ر ف ال ACD ما يقارب ا ن ف ك ش ن ط ب ع ا ب ر ض من الحاجات اللي بتجي دي. ما يقارب انف ا ن ي ك اندوكارديت قبل ما س ي ج ي الحالة دي. عايز أقولك النوع اللي أنا بتكلم عنه ذ ه كله اسمه س ا ك ي و ا ن ف ك ت ب اندوكارديت. لإن في نوع ثاني في ع م ا ص ب اسمه أكيود ا ن ف ك ت ب اندوكارديت. اسمه يا أخوانا ك ي و د ا ن ف ك ت ب اندوكارديت. ذ د هو ا ل ف ي د ي ش و د ه ما بيجيش إلا للناس المدمنين يعني الناس اللي متعودين هم يأكلوا إيه إيه أبьюزر ويأكلوا راقب أبьюزر والمدمنين هم د و ل اللي ممكن عشان الإيه ي اللي بياكل كل شوية من حوعا والكلام ده ك ل ه ممكن ا ل ا ن ف ك ش ن هنا بقى ممكن يدخل داخل الترامين على القلب في الحالة دي بس ممكن يؤثر على القلب حتى لو ما كانش ت ع ب ي ن ي ع ن ي الحالة الوحيدة اللي ممكن ا ل ا ن ف ك ش ن يؤثر على القلب ا ن هيلسي كارديك مصل إنه هو حاجة اسمها acute, infected e n t e r o i o i s ودي مش عليك ودي مش مغلق. لأن اللي ب ت ك ل م عنه هو إي. هو ا ر acute, infected e n t e r o i o i s فهو ده اللي بيتكلم عن دي ا ق ر و خلصنا definition، خلصنا. ا ل ب ا و ل ج ي ما هي د ر ا ل موضوعة، لسا ما ن ش و ه لي. أمس موضوع أنا ما ت ك ش و ه ا ي أنا و ا ن ا ك ل ث الباسولجي. الباسولجي مش م غ ل لكن العادة كف قصة يعني. هذه كده القلب ها، وتحت ال القلب ج ل س م ي ز ي ه لأبوه ل ا ن ه لو سمين الله في الأورغانيزم رجع للحاجة و ه د ه ا ل ف ج ب ا ت هنا ما ي ت ر ن ه ويتكرز له ون الأورطة ا ون ه البنموناري ا خلي بالك ا ن الأورغانيزم عايز ي ف ي ا ل دم وصل و لي مين وصل هو ه الألب الأورغانيزم ده د يعشر يعشر الفجوات قبل ما يوصل حتى للبرد الأورغانيزم دخل ينمي هنا ك د ه عن ا ل ح ت ف ة الضعيفة في الاندوكارديوم ويعمل بيشدي يعني بيشديشن كولوميزيشن يوم ق س ا ي د ا م ب و ل ي ا ل ك د ه في ا ل ق ل ب يعني يستعمل حتى مستعملة كذا ويفعل ديالك وتيجي هنا كذا في الألب ك و ل و ن i z a t i o n مش لو لحد كده بس ما فيش حد لأن كل اللي ي ح ص ل ن حتى في ا ل ا ن د و ك ا ر د ي ا مين هتدخل شوي مش مشكلة لكن خلينا ن ه م ن هذه ال v ي ج ي ت ي ش ن قللت ا ل ا د ب يعني قللت ا ل ا د ب أ و ل ا كبيرة في ا ل ح ج ل ث ا ن ي ا سبب يعني ا ي ه س ي ب ل ا ن فيها بكتيريا خلاص يا خ و ا ن ث ا ل ث ا ودين مهمة في نية قللت الأدب في ح ب ت تشاع كتير يعني تشاع يا v e g e t a ن i لو أنت مكانك ما فيش مشكلة إنها هي تحب يلا معك تتشاع ت ح ت م ر ت ح ب ت ت ح ر ر خلي ك ب تتحرك مصنوعة على من على ا ل ب ت ق و م تعمل ا ي في ا ل ب تخرومه ب ا ل ف ر ي ش س ي س بيجيتيشن و ت خ ر م ا ل ب ل د ا ذ ا البال فما يقفل م ي و مخروم وما دام مخروم يعني اسمها ي ه ر ج وهو أفل بيفوت ادي ا و ل حاجة البصرج البصرج كلهم ع ر ف على كل م ا خ بس ا ن ه ن ا ك بيجيتيشن ولكن أ ك ت ب ل ا بالعربي جا بها بيجيتيشن أنت الأدب ل ا ن ه ا ديج وفرايبر وفي نفس الوقت هي دعامة من س ت فممكن ت ن ظ ط تقطع من ي البناء كامل بالفوريشن. البناء، أنت عارف ان هو ب ي ب ق ى م ت س ب ب حاجة هنا كده اسمه و ر د ة ا ن د ي ن ج ا و ي ق و ل لك ب ق ى ساعات ال v ي ج ي t ي ش ن ق ا ل ت الارض دي ت ا خ د بعضها وتنزل ق ا ل ف أ ز م ي ن ا ل ك و ر د ة ا ن د ي ن تنزل كده تأكل وتأكل وتأكل وتأكله. ع ش ن ا ل ك و ر د ة ا ن د ي ن لو فكت ا و بازت هيحصل يا جماعة. يجي الميسر ا الباب ب ي ق ت ح مش ه ي ف ل كويس. يجي يقف ل مش ه ي ف ل كويس. يوم يغلب بندق الجرش. خلاص المشكلة م ش ك ل ه المشكلة جماعة كبيرة في كل الكلام ده س ي س ب ك منه. ك ا ن ي بينو بينا كمان تيجي تحسبها معايا حسبة خفيفة. العيام ا ص ل ا جايلي وعنده ببرو ر ا ر ي ز ي هتقولي الانفكت ا ن د ك في ا ي ت جبتي ببرو ر ا ر ي ز ي ص ه ر ة موضوعها ص ل ا جايلي وعنك ببرو ر ا ر ي ز ي م ا ا ن ت ما كنش عندك الانفكت ا ن د ك البيت ما كنش هعملك حاجة. معايا ما ش معايا. إنما المشكلة ف ع ل ا الخصوى ا ن ه ه ا ل ب ي ج ي ت ي ش ن ا ل ن ت عاد. و ن ل ا في ا ل ل ف ت وخلد ب ع ر كده ب حولك ل ى ي ه إ م ب ل ي ز ا م ب ر ا ر وتطلع في ن في العبورطة. و ن ت ا ل م س ي ب ة ض تيجي فيعني ك ت م ي تيجي في الماء تجيبه يشرب، تيجي في ا ل ك ي د م يشرب ك ي ل و تيجي في ال، أنت نصيبة. م ع ي ا و ل ا مش معيار، إذا ا ل ب ا ص و ل و ج ي هي ك ل موحدة ا بس وش ا ت ب غ ل ي عايزك في ا ل ب ا ص و ل و ج ي تنتقد ل ي كل م ع ن ي Vegetation وبين قصينتك ت ب ي أ ي ه ن ا ل ي ة ا ل أ ب ن ا ل ي ة ا ل أ د ب إيه؟ لا الأدب. سطح، الأدب لأنها, لأنها فرايده، لأنها إيه كمان قرعة، لأنها ب ي ج ي ح ج م ه ا ج د ي د شوية فممكن تسدلك على فكرة ش ر ي ا ن كبير يعني مش بس ا ل ش ر ع ي ي ن الصغير. داكذا ملخص قصة ا ل إ ن ف ك ت ي ب ا ن د و ك ا ر د ي ت س س ي ب ك منك ل ا م ده كل ب ق ة وتعالى للسلام على ه م ح ا ل في الدنيا ا انت في الحالة سمعت من ر ص ا ل و جيولوجي أن هذا مهم الزميل هو كلينيكال بيتشر وهو ده اللي عنفارة وهو ذ ه اللي تكلمنا كلينيكال بيتشر ا ل ا ن ف ك ت ي ب ا ن د و ك ا ر د ي ت س قبل م ق و ل ه ا ع ا ي ز ا ف ا ل س ا ل لي لي يعني لي كلينيكال بيتشر في تحصل كلينيكال بيتشر ب تحصل ب ت م ع ع ر ا ض الإنفحتي ا ن د ك ر د ي ت ي س كتير أويش ا ن م ا جيزنت و مش عارفينه ا ن م ا ا ن ا ن ا متأكد منه تماماً إن ا ع ن ت أقل عارفين كل حاجة ب ت ح ص ل ل ي ه عشان مش و ل ما نمشي كل شوية ضروري يقولي طب ه ي د ي د ي ب ت ى ص ق ما حفرصي أنا لا كل ا ع ر ا ض ا ل ا ن ف ك ت ا ن كورونا كتير ج د ا ا ل ل ي اكتر م ن 8000-9000 حاجة نقولها دلوقتي كلهم بيحصلوا نتيجة حاجة من ثلاثة ملهاش ر غ ا م رقم واحد ا ن ف ك ش ن ومش ا ي ا ن ف ك ت ش لأنفكتش في ا ل ق ل ب ي ب ر ق م و ا حد تقسمه كل الأعراض بحصل ت نتيجة ليه ا هو ما تقسمه هذه أول حاجة رقم اتنين نص الأعراض تحصل بسبب ا ي ه ا ل ا ن ب و ل ا ش يبقى رقم اتنين إ ن ب و ل ا ش ا م ب و ل ا ي ز ي ش ن خلاص ورقم ثلاثة بجدا جماعة ا ي ن ف ي ك ش ن يعني ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م و ا ل ا و ر ج ا ن ي ز م يعني ا ن ت ي ج ي ن طب هو ا ل جسمه ي ت ف ر ج على ا ل ا ن ت ي ج ي ن ده؟ ولا ه ي ك و ن له ا ن ت ي ب و د ي فيقول لك ي ك و ن له ا ن ت ي ب و د يبقى ي ا ن ت ي ج ي ن ا ن ت ي ب و د ي كومب يعورش ا معايا اللي اللي عندكم اللي إيميون كومب يبقى ا ذ ا كل الأعراض دخلت ه ت ي ه لأمة ت و ك س ي م ي ا لأمة إمبواليزيشن، لأمة يا ه ي أخوانا، لأمة أنزيجر أنتبودي ك و م ب ل ك س أقول لك من ا ل آخر كل الأعراض اللي أنا أقولها دلوقتي نتيجة ا ل ت و ك س ي م ي ا والإمبواليزيشن. ما فيش لعراض واحد بس هنقوله نتيجة أنزيجر أنتبودي إيه ك و م ب ل ك س هنقوله كمان شوية. إذا لما ي ج ي الدكتور بعد وأنت في ا ل ش ف ا وين؟ ن ت تقوله ك ل ي ن ي ك ا ل ب ك ت ش ر لو ق ا ل ك ليه فننتخبه؟ بنقول لك هذا بنقدر نقوله لأن توكسنيا ي يا ن مي إمبريزيشن. وأظن يا جماعة جبت واحد هندي ه ي ع ر ف يقول لك الكلينيك ا لما في السيشن ت ي ب ي تحصل نتيجة توكسنيا ي ولا تحصل نتيجة دي؟ ه يعني ل ما ج ر ب ل ك مثلاً أيتعميد يبقى نتيجة دي ه توكسنيا؟ ي لا طبعاً يبقى نتيجة إن في إمبريزيشن جالس في ا ن ت ر ا ر ي ه ريتال ن ا ض ش لما ج ر ب ل ك م ث ل ا جاي توكس ي فيس ما ت س م يعني يعني الكلام و ا ض ح جدًا ذ ا مش كل شوية واحد يقول لي هي دي تقليل لأن ا ع ت ق د ا ن هما دول ا ت ر ف حاجات اللي بيعملوا كل ا ل م ا ر ك س ت ي ش ن ولا رابع لهمة وندع ب بقى نتكلم عن كلام تعبت ش د وهنا ا ح ل ى وعذب ا و ا ن ت ورث وأح ف ا ه الموضوع ج م ي ل ج د ا و ا ب د ى موضوع درسته في ح ي ا ت ك طرفة بعد ما أقوله درست في حصة والطالب ا ل ي راح بالليه لا يمكن تنسى ا ا ب د ً ا طرفة لأن مش هاي موضوع ا ن تهمك. لأ بالعكس أنا من شرط الخادس ي و ن ي دراس حصل و ذ ك ر و جاني البيت عشان يتذكروا الموضوعة. ل ا ن ي ق و ل ك الكلينيكال بيترز الو... ن ف ت ن د ك ر ب ي ت س اكتبوا كلمة دي بقى. يقولك تخيل تخيل ا ن في واحدة حلوة قوي داخل ع ل ي د ل و ع ش يعني مش خ ط ب يعني وكذا ك د ه م ن س ي ن يعني مش خ ط ب ر تخيل ا ن في اكتبوا كلمة دي بقى عروش. تخيل شنو هي عطينا ا ك ت ب ي ا ا ل ف ي م ي ب ع د ي اكتبوا. هاي ما م م ن ت و تخيل ا ن في واحدة حلوة قوي دخل علينا دلوقتي وبنفسين يعني ا يعني ه ي مش فطور. يقولك ب ا شوفنا المرض ورقة المرض ورومانسي المرض. يقولك ا و ل حاجة ا و ل حاجة تبصلي في الاحتوكسيس. أول حاجة و ي دخلنا في حالة دخل واحدة دخل علينا دلوقتي ا و ل حاجة حب الصفر ف الاحتوكسيس. طبعاً تقسمين خلاص وبعدين ك ج ي بالراحة ج د ا ونحط ا ي د ي بالراحة ج د ا كده على د ل م ك ا ن أنا فيبر خلينا بقى أنت بتشخص إنفلكت إنديبرينيتس بالفيبر بس يعني جالس الفيبر تاعهم عارف ا ي نوع من ا ن و ا ع الفيبر ممكن يحصل ولكن غ ا ل ب ا بيقولون ب برونومجد ولوبريد ولوبريد خلنا بقى ك ت بحترك تلاقي ن ي بيه هنا بقول ت ا ن الفيبر ا ن ي فيبر ا ن ي ب ر و ن ج د أو ا ك س ب ل ي ن د ي فيبر يعني ا ي فيبر ب ر و ن ج د وأم إكسيلين خلي ب ا ر ا ن ا م إ ك س ي ل ي ن د مهمة جدا في إن أن يعني م ا يجي ليش واحد عنده نزل ا برد وعنده فيه برضه و دي ا ن ا ك س ي ل ي ن د مرحلة عارف س ر ط ا ل ف ي ف ر ا ي أي برولونج أم إكسيليند فيبر ا ن ك ا ر دي ا ك ل ي ش ا ن ا ز كونسيرت ا ن د ت ر ي ت ز ا س ا ن ف ك ت ي ف إندوكارديتيس ا ن ت ل بروت ا ز ر غ ي ز يعني ا ي دي عيالك معاي عنده مشكلة في ا ل ص م ا م ا ت ج ا ن ه فيبر ا س ب و ع كمان تياميا. د ك ت و ر ة ع ن د ك في بردين م زمان جدا. وليس لها تفسير علمي. ما عندوش برد. ما عندوش ا ي حاجة. هالنبوخ يبني. يفعلك الفيتر م البردایتيس. ومش بس ك د ه هاعلب على كل الفيتر م البردایتيس عم تبرد. ودي إيه؟ أزر وانس. المهم تعالوا نرجع للسورة جميلة خالص. تخيل ا ن في واحدة حلوة قوي. د ا خ ل ن علينا دلوقتي ي ق و ل ل ا و ل حاجة بصلها. تلاقيها ا ي ه توكسيك فيز. وبعدين تيجي ب ا ل ل ا حجينا. ه تحط ا يديك على د م ا ر ه ا ك د ه تلاقيه ا فيبر. وبعدين توصف في عليها. تبص فعنيها التماس، أصل فعنيها هتلاقي ت ا ى حاجات، مش نظرة ع ب ر ا و سلام. بدنا لا ل ا ز م تبص فعنيها وبتمعن، أصل فعنيها هتلاقي كم حاجة هتلاقي ترى حاجات. واحد هتلاقي منظر ب د ي ر جدا ق و ل لك صب ك ن ج ت ي ف ا ل ه ي م و ر ج هتلاقي فيه دايما في د ا ي م ا في ك ن ج ت ي ف ا البياض ي تحت كنجرتيفا أو في كنجرتيفا، مول فلادم صب كنجرتيفا ل ي هي هيمورج. ن سببها ي ن ت ك س ي م ي ا طبعا ب ر ا ي لو حد قال لي انبوزيشن يعني ف ي تبع ث ل ا ث انبلايجات ل ا تعنيها في الحين تليعش طبعا تقسيميا تعمل باسكلويدس فتخلي كبدك ترشح بسهولة فتعملها س ط ن ج ت ي ف ا ي هيمورج أو الحاجة تعنيها ا ث ي س ن ج ت ي ف و وبعدين تجيب ا ل ا ر ص ا ل م س ك و ب ي وتقوم بقص فعنيها ت م م ع ه وتقوم تشوف اكاد ازاي ا ن د داء لما هو ارد ومنظر ممكن تشوفه في حياتك بعد منظر ومنسي ا جدا جدا جدا اسمه روس ازبتس يعني روس ازبتس يقولك يعني ب و ق عبادار حوليها ب ق ع من ا ل د م ا ء الحمراء. ش ف ت منظر فما زاي جيب عارضة ا س م ه روسس بوس. ب ق ع بالدار. حوليها بوتش كيرا في ا ل د م ا الدماغ الحمراء. ت م تخيل يعني المنظر لا. عم أجيب واحدة. جيب واحدة ا و جيب واحدة عو ما لو بوصف ي ا ل ق ا ل م س ك و ب ك د ا عو ما بوصف يعني ألاهي منظر حتى بيضة حوليها د ا و ي حمراء. تام تخيل خ ل ن ل م ن ظ ر يبقى عمت ا ز ا ي فيقول لك دي اسمها روسس بوس. سببها ي ه ن ي ك د ه البراد ب ر ا ش ع وطبعا ا ف كيف ي ك ا ل أ ر س ت ي و س ي ق و ل ل إ ا أنا عارف ي ن ه مصرها ممكن ي س ب ل ا ي ص ب ر إمكان، يوم ي س ب ل ك ن ا ب ق ع ا ي ه ب ق ع ب ي ز ط ب و ل اللي فوق دول ما ع ش رسامين، بس كل ا ي س ي ر ش ا م و مسابقات نوادي نواد حاضرة، هاي مقر أرس مصوب، لا ق ي ل س ت ر ا ل س ل س ر بيبقى ب ي د لكن حواليه ب ق ع ا ي م مع ط ب ع ا في الامتحان ب روس إ ب و س مش ع ا ي ي كنديش. خلاص يا خ و ي ا يبقى رقم واحد بصف عنيها ث ل ا ث ص الجاتر ه ا م ر رقم ي روس ب و س رقم ث رقم ث ل ا ح ل صدن ب ر ا ن ب س من أ ر ق يعني ممكن من أروحه يوم يحصل تزن بما أن الناس ط ب ع ب ا سارش مش ح ا ج ق ي ن ا ا ق و ل سارش ل ا ن س ا ب ش هيبقى ي لأن حصل م ب و ل ي م في السنترا ر ي ت ن ا الأرض خلاص يا أخوانا نرجع تاني بالصورة الجميلة بتاعتنا يقولك تخيل ا ن في واحد حلو أو يدخل علينا ب ا ل و ق ت ي أول حاجة ب ص ل ه ا ك د ا م ن ب ع ي د ا ل ا ث ة و س بعدين تحط إيدك بالراحة جدا عليها ليها يا أخوانا ي ل ا ث ي وبعدين تبص فعانيها ومش ن ظ ر عادية و س ر ي ر ده ا ن ت لازم تبص فعانيها والتراءة ا ص ل ف ع ن ي ه ا ف ا ي ك حاجة ثلاث حاجات وبعدين تمسكيني تمسك ا ي د ي ه ا ل ي ن جدا، ي د ي ا ل ت م ي ن مع بعض كده بالراحة جدا، وتعملهم كده كل ع ن د ه ا ك لابن. ط ب ع ا أي إ ن ف ش ن في الدنيا ممكن تجيب ك ل ا ب ن ك ر ا ب ي لكن خبرك لك لابن ج ي ً ي متأخر، يعني ممكن ما تلحقش تشوفه. نحن ا عتقد العين ب ا ل غ ا ي ا ت ما يوصل لابن ممكن يكون م ا ت المهم تمسك ا ي د ي ه ا مش عايزين نجيب منظر ميت ومش م ا ت لأن خلونا في منظر الرومانسي الخلايا اللي ح ز و ن ه ده تمسك ا ي د ي ه ا بالراحة جدا، كل عام ذاك يحاولان ك ل ا ب تعمل كده ي ل ا ب ن وبعدين تسيب ي د ي ه ا دي ب ا ل ر ا ح جدا، وتمسك ي د ي ه ا تبوس على ض غ ر ا ي د ي ه ا كده، ب و على و ف ر ه ا شوفنا الدوافر هنا، ج ش و ف في خلنا ب ل ن ت ر هيمورج، بقى هيمورج طويل كده. شوف المهمة ده بكتاب، سبلنتر هيمورج، أ ش في خط حمراء بالطول في الدوافر ط ب ع ا سببها ا ي ه ا ن الكبيرة اللي تحت الدوافر منها فرعات لأن عنده ت و ك س ي م ي ا بنسميها سبلنتر، سبلنتر يعني بتشق زي الشجر اللي هو عن ط ر ي ب ك ف ي س م ه سبلنتر هيمورج. وبعدين ت ا ي بدينا كده بالراحة ج د ن ا ل ا ق ي هنا ن ي و ل وهنا ن ي و ل ن ي و ل في صوابع. و ن ا د ي و ل وراء شوية ف ي ه ي و ا ي ا ل مش معايا. هنا ن ا د ي و ل وهنا ن ا د ي و ل ا ل ن ا د ي و ل الصغيرة اللي هنا في ا ل ص و ا ب عشان ع صغيرة في ح حتى اسمها صغيرة. يور ق لك أصلع. أصلع زي ا ل ن ا و ن م ا ا ل ن د ي و ن اللي وراء لأنها موجودة ب ع د وراء هنا فيسموها جين ويف ن ا د ي و ل يبعدنا هنا ن ا د ي و ل وهنا ن ا د ي و ل على فكرة ا ل أ ص ر ع دي مهمة جدا. لو ما كتبتش أصلع ا ن ا د ي و ل في ا ل ف ك ت ة اللي قلتها سقطت. حاجة من حاجاتي قرأت خلاص تبع. أصلار من د ج ي و ر هنا وهنا يا جماعة جنوين ا ل ي و ر ا ل أ ص ل ر بتيجي في الصواعق خلنا ق ل ك ا ل ه ي هي هذا كله نظرة ر ك صواعها ف ت ت ق ر ك ا ي هي تبقى تنظر و ب ي ن ف و صح والغلط إذا ا ل أ ص ل ر ب ت ب ق ى يا جماعة ت ب غ ى برا من ا ج ي و ر صغيرة جدا بتيجي في الصواعق وبتبغى ي كمان وبتبغى تنظر سبب ه ذ ه ا ل أ ص ل ر من ا ج ي و ر تقسمها ت ق م ه ا تعمل إندوسيليا ب ي ل ب ر ب ل ي ز ي ا ت ك ب ر الإندوسيليا شوية ونتخلي لك حتى تطلع عنا ز ي حتى م ل ج ي و ر كذا تطلع معيا مش معيا ذاك اللي هو الأصلار د ل د ي و ر النضول الثالث م ج ا ن و ي ل ن ض و ل موجود هنا. بعضه ب تبقى صغيرة لكن موجود هنا. م ع ا ي ا وتبغى ممكن تبقى مدلية على ا ز ر ق شوية. وما ب تزاش النضول بمعنى كلمة النضول الجانوي ب تبقى باتش كده. ف ل ا ي ب ق على م ث ل ا م ز ر ق شوية ا و محمره كده شوية. خلاص و ت ب ق ى بينس الجانوي بينس ا ن م ا ا ل ا أ ر ل ت ب ا ي ه ب ت ب ق ى ب ي ن ف س ن ر ج ع تاني لموضوعنا. تخيل ا ن في واحدة حلوة أو دخل علينا دراج أو الحاجة ت ب ص ل ه ا فلايبس وبعدين تفضل ت ر ج بالراحة كده تلاقي فريفر. وبعدين تبص ف ع ن ي ه ا وتمع ه ا ص ط ن ا ع ي ة ي كم حاجة ثلاث، وبعدين تمسك ا ي ه ا تمسك ا ي د ا ل ن ي ن ك ر ة مع بعض تلاقي في ك ل ا ب وبعدين تسيد ا ي د ا دي تمسك ا ي د ا دي على ضهر ا ي د ا تلاقي فيه ا س ق ر ا ط ر ا م ا ش وبعدين تقلب إيدا بضاح جدا، ت ل ه ي هنا فيه يغر، ا ص ل ا ً ا ل ج و هنا ه ج ا ن و ي ن ا ل ج و ويقول لك خمس حاجة في ا ي د ا برضو لازم فيدي ح ى الحاجة ا ل خ م س هون ه ي يا جماعة، مش عارف ت و ق و ن ي في ك ل م دي ولا ل م ا ب ر ض ف د ي انطباع رومانسي في ا ل ع ا د يعني د ي جو رومانسي كده في العادة لما تحس بالص ع ى ف ت أحساس ا ل ب ا ل د ي ج ا و رومانسي ك ا ل ع ا د ثم جاي ك د ه بالراحة وحساس اللي حاسس البص. تو مساعات ما ت ق ي ش البص. أبسن البص. ل ا ن ه ممكن ل م ب و ل ي ز م تيجي فين ف ا ل ب ا ي ب ق ا ر ليه. تتخلي البص يجمع ا ما ت ح س و ش هنا. وساعات ل أ البص سريع عوي. ل ك كارديا. طبعا ج و رومانسي ده ممكن م ا ت ي ي كارديا. من الفيبر على ا ل معايا ولا مش معايا ا ل ت م س ك ديها، ا ل ا ث ن ي ن كده ل ا ي ك مابين، تسيب ديها ل ي دي ل راحة جدا، تلاهنا في اللي ن ت ر ي ه ه ي م و ج ت ا ن ي د ي ه ا ل ا ي هنا أصلاً ن د ي و ل هنا ش ا ن وينديور، وبعدين ب ر سكيني كده يكون، و ه ي منو ليك ده؟ بعدين ر ج ع بعدين ت ر ج ع ي د إ ب ا ل ر ا ح ة جدا، ط ا ع البرس ل ا ن ه بيدي ا ح س ا س رومانسي جدا ع ل ى ع ا بحس البرس كده تلاقي فيه فيبر وساعات ا ل ب ي د ا بس واحد ش ف ت ه ا ت ي حاجات، مسكت ديها، ل ي ب خ حاجات، وبعدين نكشف عليها بقى، نكشف عليها. ده. ط ب ع ا لأن كل ح ا ج ي مكتبي. ن ك ش ف عليها، هنكشف عليها ن ا هنشوف أربع حاجات. مرض جميل ج د ا ج د ا ج د ا اللي لسه ما ذكرش ا ن ف ك ت ف إ ن ل و ن ز ا ي ت ده لسه ما ذكرش كارديوشي. يعني اللي يقولك ل الكارديوشي صعب، ق و ل له ا ص ي ن ت ل س ه ما خدش الإنفكتف إ ن ف ل و ن ا ي ت س ب ع د ب ر ي ا ك ش ف عليها. يس، ي ي ي ب ا ل م س ي ق ك دش الغيرة ب خ ل ف ي ة ب ن ا ف ع ب ر ك ش ف عليها. ت ك ش ف على كل حاجة. ب ت ش ف على ر ب ع حاجات. ا ي ه هما أربع حاجات؟ ا و ل حاجة تشوف الطحال، ا ل ي ي ا ل ث ل ة ا ل و م س ي ة بعدين بعد ما تشوف ا ل ز ل ي ن ش ف الكيدين شوف كليات وبعد ما تشوف كليات هشوف تلقرة ت ل ر ة طبعاً ي تكشف على الدم ا ك ر ط ب ع ا أي تمين هتكتشف ما هم شتاء ي ك ي د مينه؟ من ض ب ا أ ر ع ة إ ش ا ل ر ئ ع ة الله خلاص يبقى تكشف أ ر ب ع حاجات ا ل ز ب ل ي ن و ا ل ك د ن ي و ت ك ش ف على ا ل م ه ا و ت ك ش ف كمان على ا ي جمع الله وأنا فكرة يبقى ط ل س ي ز ك اللي ذكر الكلام ليه بعد؟ ل ا ن سواء ا ل إ ز ل ي ن أو ا ل ك ي ي ن أو ا ل س ر أو الله كل ا ل ع ض ا ء ا ل ي بيحصل فيهم ي ه ك ل م تين اتنين ما ه ش ت ر انبوليزم ه ي ي ا ن ف ش ا ر ج ا ن ي ز م هيجي ن ف ش إذا ك و ن ا ل ع ض ا ا ت ي في ا ل ا ح ا و ل ا ي ه ي ن ب ي ص ل ف ا ل س ي ل ب ي ل ن ش أو انفارش. ب ي ب ي ص ل في ل يقول ب ي ل ن ف ش و انفارش. ب ي ب ي ص ل في المخ، ق و ل ن ش أو انفارش. ب ي ب ي في ا ل ر ئ ق و ل ن ف ش و انفارش. وانت بتكتب ه في ا ل م ه خط واضح جدا، طبعا هو هيك صفر خط و ض ح ل ا ن دي اسمها ه ب ت ه ب ل ة طبية. عايزين ن ح و ل الكلام ده ل ك ل ا م ع ل ي بعت، عايز ب س و ل ة جدا. ا ن ف ش في الجسمين يوم يعمل لك ي ه ي الجسمين ش و ي ا ل س ي ن و م ج على فكرة ا ل م ز ب ل ي ما ي ك ب ر ش قوي في ا ل ا ن ف ر ك ت ف النقرشين. في ب ق ى ب س هي جسد ما ي ب د ب ل م ز ب ي يعني ي ك ب ق حاجة بسيطة جدا. خلاص يحولنا طب الانفراكتش يعمل إيه في ا ل م ب ل ي ن ش ك ر ي ن المايكورديال ا ن ف ر ا ك مش ا ل م ا ي ك و ر د ا ل ا ن ف ر ا ك ش كان ي ج ي ب بريكارديتيس. المزبلينيك ا ن ف ر ك هيجيبين باليزبليناتس. والبيزبليناتس يعني هيجيب له في استتشنجبين في المسال. س ت ت ش ن ج ب ي ن على ا ل م ب ل ي ن صح ولا غلط؟ يبقى إذا ا ل ا ن ف ك ش ي 20 ميجا، ف ب ا ل ا ن ف ك ش ن عمله ب ي ل ب ر و ا ي ت س يعني ج ي ب له و ج ع ح ا 0 م ي ج خش بعد ت ر في الكيدنج، ا ن ف ك ش بروميديو ف ا ي ت س وفيه بروميديو ف ا ي ت س ط ب ا ن ف ك ش ن أما ن ا خ ذ النفروجي هنعرف أن رينال ا ن ف ا ك ش ن ن عمله حكتين. لوندين ي و ج ع في جنبه و ج ع في كليته وهماتوريا. ي ب ق ى اللون ي بين عند ي ج م ا عند هماتوريا و ب ك د ه يبانش ت غ ت جامد ج د ا ل ا ن سبب البروميديو ا ي ت ل ي س انفجش. و ق ي ا خ ط ا ف ا م أو لو كنت خط ا م ض ا د ي الخط الرابعين سبب ا ل ج ر و م ن ي وفرايز د ا م ا بيبقى طوب ميون هذه الحاجه الوحيدة التي تفصل بيبقى ا ل ا ن ت ي ج ن انتيبيدي و س خلاص ب م ا ب م بينكم ك ت ب ا لكم إنفكتشن يعني إ ن ف ك ش ن ل م تيجي تفكر في ا ن ف ك ش ن هي بس اييه و ل حاجه تيجي في ا ل م ع د ل ج ر و م و ف ر ا ي ا ل ه ا ل ل ي هي ن ي ن ي الاخر ا ل ا ل ي هي م ن ي النهايه ت ب ما هي ميني شو بدايه خلاص بين أقراص ي و ف ر ي ت ي وبيحصل هنا م ف ا ر ي ن يحصل ا ي ه سريربر إمفارجش زي إنك فريتيس والمينجويتيس و س ر ي ر ف ا ر ج ش س ر ي ر ف ا ر ش يعنيه؟ يعني ممكن م ث ل ا ا ل ي م ب و ل ي ز م ي ج ي ب له إ م ب و ل ي ك ه ي م ل ي ج ي ا ش ن ممكن تجيب له ص ب ر ا ك و د هيمورج. ل ا ن عم ن ا خ ذ ص ب ر ا كوند هيمورج هنعرف من السبب رقم واحد في العالم اللي بيجيب ص ب ر ا ك و د هيمورج عن ي و ر ز م فممكن ا ل ع ي ن د ا ل ع ي ن عنده إ ن ف ا ر ج ش في الدماغ. و ا ص ت ى سريربر بلا ي س ي خ ل حتى منه بوز البرة كذا. ونعمل ل م ا ي و ت ي ك عن ي و ر ز م يعني انو ريزم ملوثة ممكن ت ف ع ي أ ي و ق تزجلك صد ر ط ن ي د هم ر ج و ا ن ا ب ر ك ه م اللون اللي ي ص ا اللون برضو ا ن ف ا خ ن ن ي م و ن ي ا وممكن يصاب بالموناري انفاركشن ده لو حصل بالموناري انو ل ي ز م خلي بالك اللون ج م m a ف i تبقى ليه ع و ش لأنها بتحصل بس في نيو عندما تكون المصيبة في الرئي صايد الظهرس لأن لما تطلع مصيبة في الرئي صايد الظهرس هيتقع بالموناري ا ق ر ي يوصل لين يوصل للرئة لكن لما تكون المصيبة في ا ل ي ب ه ي ت ع في الاورك يوصل لأي ح م ع ذ ر خلاص، م ع ظ م حالات الإنفاذ في ا ل د و ك ا ر ب ا ي ب تبقى في اللف، وعشان كده نلجأ للنسجشن ا ل تبقى ي تبقى رير شوية. أ ظ و ن يا إخوانا موضوع من ا ل مواضيع ج ي ل ة جدا جدا جدا. س د ع و ن ي ل م موضوعكم أول حصة سمع ا ن الإنفاذ في الدوكاربايس إن هو أنت وأحنا نلزم أراء ا ل م ض ع د ر السفلى عيتنا. ع ظ و ن ا ل م ض ا د ر ل ما ج ل ك المحن تبعيد يعني س ن ف ا ي ز من الحاجات ا ل ر ي ف ا س ن ة فايزر اللي قبلها فاكر من ح ا ج ا ت ا ل ط ر ي ق ة جدا ل ل ب ع د ا المحن واحدة تسبعيه. ف ا ب و ي على فكرة سؤال ا ل إ ف ا ذ ي ا و ك ا ر ب ا ي س جنب في ا ل د و ك ا ي س ف و قالت لي أنا ف ك ر ذكرتش الموضوع خالص بس والله دكتور فاعل تبعيد شوي والله ه ا دكتور وربناك ك ر م ما ن ش ع ر فيه أنا ذكرتش الموضوع خالص بس استقرت الحصة بالزبط ف أ ل ت ل ه ا م ا ش الغريب الموضوع يبقى أنا ممساش دي دي. لأ لأ ما ن س ا ش المكالمة ا ب ل ه ل ا ن هذا هو موضوع ا ل ن ا ل حصة بالضبط تخيل ا ن في وقت حلو دخل علينا د ر ا ت ا أول حاجة نبص ل ر ه وبعدين نحط ا ي د ي ن عليه فراحت م ش ب عربية لا ع م ن ي د خ ا د ي ودخل على شرف ن س ا م الموبايل د م ش عشان ما ينفعش م س ك الموبايل في ا ل ش ر ف س ت وبعد خمس دقايق بحط السماعة وفي ا ل ا خ ر بنكشف على الزين وبنكشف على الزين وبنكشف عليها و ا ل د ر ي ل ن ت كذا ا بسيب السماعة و ر ه ي ع نص ساعة و ي ر الموضوع بتطلع منك توجد أ س ف ا ر ه ا فطردها كويس الموضوع كذا هو كل ا ل م ا f e s t a t i اللي ا ن ا ق ت ه ا دي ا ك س ت ر c ك ا ر د ي c m a n i f e s ي a t في بقى كاردي كل الحاجات اللي ا ن ا ق ا ه د دي كلها ا ي ه ا x t r a cardiac عزوني دي لا يمكن ت ن س ا بقى واحد ح ل و ا ت ب ص ن ه ا وبعد تحط ي ك عليها ب ت ص ه ا تمسك إياها تكشف عليها ده مش ح م كذا البطن د ي ب ع د ك د ا ا ع ر ض ه م ا ر ي س ت ي ش ن ك ا ل م ا ي س ت ي ش ن ر يحصل. في ع ن العين اللي عنده ن ف ي ب م ن ت قابلات ثلاث حاجات. واحد واثنين وثلاث. واحد و ث ل ا ث المقصود إن تلتوه. وأنا أقول ر ا ت تقولون ن ت ت ق الأول ولا أقول بتوعي الأول؟ يعني ت ل و واحد وثلاثة الأول ولا أقول أنا اثنين الأول؟ ولا ن ا ث ل ا ا أ و ل ن ا واحد وثلاثة و ت ل اثنين؟ ما ن ه م ا ه ق لي ا ن ا ن ت حاجات ما ه ش رابعة؟ فأو دي ا a n i f س ت ي ش t i o n s و د ا ر حاجات ما هم شرابة. أيهم رقم واحد أظن يا جماعة البهندي اللي ما يقول ه ا ش و ي ا خ د صفر غريب. underlying cardiac disease. مهندرو عمدش underlying cardiac disease ما كانش ي ج ي له i n ورقم ت ل ا ة ب ر ض و البهندي ما يقول ه ا ش ه ا ي ه additional cardiac disease. ش ن ا e c ر i v e ي n d o c ي r ممكن ي ن ط ع البر بل بيعمل بلفوريشان البر. بل بل بل إذا ا ن ت ممكن تيجي ب ا ل ب ر ه ا ت ز ي ز ييجي لك إ ن ف ك س ن د و كارنيتر ييجي لك ب ر ب ر ه ا ت ز ي ز ت ن ش ب ع ن د ك ي م ب ر ب ر ه ا ر ت ز ي س اثنين رقم واحد اللي هو ا ل و ر ج ن ا ل ورقم ثلاثة اللي هو ا ي ه ا ل ا د ش ن ا ل رقم اثنين اثنين بعد يلا أول اللي يعني ن ت ق ل ت رقم ا ت ثلاثة رقم اثنين اللي هي أ ب ا جمعته م س ح ر ق ف ي لأن ا ل ا ل م ر ت ا ل ز ي ت كانت من الأسباب المهمة ج د ا ب اللي تمر هي اللي تمر ع ل ا ل ي ر معيار ش ي ة يمر ق م ا ن ط ب ع ا ت ك ت ب ح د ف ا ك ت ل ا ل ف ق ص ف ي ر س حتى ك البرسيبتينتيفكتور. حتى ت ت ل م ر ت ر ك ا ن بالآي و 2 ث بالإي و ا ن بالبي. و ع و ل ا ي كانت إنفكتفند فرايترس. و ج ي ل يوم اللي ن ش ر ف فيه إ ن ف ك ت ن د ف ر ا ي ت ر و رقم ا ي ل ا ل ي ر و شوفت ب ق ا أ خ ب ر ال مواعيدي نبدأ ثالثة ا ل ن ي ن في ي ت ر ن ي ا المهم ذاك هو هي ال ا ه ن ا ش ا ك ت المهم ذاك ه ت i n v e ا ل ع ن و ا ع ا ل ي بعك ذ ا أ خ و ر ن ا اللي هو ا ل v e s t i g ح ن ا مستنيهم عوام. اللي هو لازم رقم واحد. ا ل ي ن في ا ل س ك ي م ة ذ ك ر لازم رقم واحد بالقطشر. اللي ما يكتبش ب ا ل ط ش ر رقم واحد ي خ س ر البلاط ق ل ش ر هو ده ا ل أساس. هو i n v ا s t i g a t i o n ل ل ي أتفضل ب ا ل ق ش ر لكن بينه وبينك البلاط ق ل ش ر ليه ي و م يعني ن ت لازم تعمله عشان يتعمل ع ل ع ليه؟ عشان تعرف ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م لازم ا ش و ف ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م ا ش و ف ه بعيني عشان ما أديك ا ل أ ن ت ب ي و ل د ي ك ا أ ن ت ب ا ي و ل ك ي ه سليم. لكن عايز البلات ك ا م ش ا ر أن البلات ك ا م ش ر عشان تعمله صح لازم ت ا خ ذ ث ل ا ث ا ر ب ع عينات. على الأقل ث ل ا ث عينات. كأن هاي من د م ن كده و ا خ د ث ل ا ث عينات كل عينه م ث ل ا حوالي عشرين ملي. ط ب ع ا ل ك ل ا بعمل مايكروبيولوجي لو ا ن ت خفيف. نجيب ث ل ا ث عينات ولازم نزرعها على ا ي ر و ب ك ن ي ر و ب ك كونديشنز. ل ا ن ممكن الأورغانيزم يطلع ي ر و ب ك و ممكن يطلع أي إيروبك. يعني جيب كل c o n و i t وزرعه ي ه و ز ر ا ع ا ل ر ن ز م ا دي واستنى تحط ا ي د ك على خ د ا ك د ه وتعود ج ن ب ب ث ل ا ث عينات من كم ل ك ي ل خطف ي الميكروبيولوجي كانت ك ي و ي ن في ميكروبيات كانت ت ف ص ب ع ض ا ي ت 3 ا ت ي ا م وفي م ي ك ر ن ز م ا ت بعد ت ل ا س ا ب ي ع فيقول لك من ت ا ت ي ا م لثلاث س ا ب ي ع يعني اللي هو ي ك و ل العين م ا ت وشي بيعموت من ث ل ا ن ة عشر ش ا ل و ر ا ن ي ز م ا يعني ن ل ا ش شو الضمير قوي العينين اللي هيقول لك إنه هيموت ولكن ل ا بنتعمل بلاط بلد ت ش ج ا خ د ثلاث عينات ت ز ر ع ه م ع ل ى تكون ديجانز مختلفة وبعد ك ا س ت ن ى من تلات أيام لثلاث ي ا لثلاث أسابيع وبعد كل ده والله بالنسبة عشرة في المية من الناس ممكن يطلع عندهم نيجات بلات ك ا ر ش ر ب ك ل بساطة إن الرجل ا ده ك ا ن عنده ف ي ف ر الشعب المصري كله لما يبقى عنده ف ي ف ي عملي، ا هاخد ه ا ن ت بقى، فلأ ن ت بيوت في وادي لي، يموت ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م تيجي تعمل ا ن س ا كارشتر، ثلاث أ و ر ج ا ن ي ز م نسبةه ض ل ي ل ة جدا ما تبنش ا بين ما تبنش ا في ا ل ك ا ر ش ر م ع ي ولا مش معين بس لازم تعمل بلات ك ا ر ش ر هل لما نيجنا ل ي ه ل و ق ت بنستنى نتيجة ا ل ك ا ر ش ر لا. يعني لو استنى تنسية كل عشرة عينين كلهم هيموتوا وهو بيموت لانظره في ن ظ ر ي ه عاده ليه بتوه ليه ت ن س كل ذا ثلاث ت س ب ب ي عورات مثلا تعريفه ن ش و ف ا ل و ا ت ا ل ق ي ة ا تيجي ع ل ي ك ا زي ب ر ي م ن ت لكن أول حاجة ثلاث ش ر ة ثاني حاجة ا ي ك و لو سألتني ا ه م اثنين ا ه م حاجتين في الانفيسيايش ا ي ه م ا أقول لك واحد ا ل ث ا ث ش ر ة و ا ل ث ا ن ي ت ب ا ي والاثنين ي ك و ا ح ن ا بنشخص ا ن ف ك ت ر ا ي ك س باليدين م ع ة ع ظ م ا ل ي ك و رائعة الإيكو يجيك ا ل ب ل غ ا ل ر ا ت د ي ا ل ي ك و يجيك ا ل ي س ي ش أ ص م ا ت ا ل ي س ي ش ي بحجم كبير؟ ا ح ي ا ن ا ً ال ب e g ت ي ش ن الصغيرة في الأكو ما تراهش. لو بنعمل ي ك و نوع تاني من ا ن و ا ع ا ل ي ك و اسمه TEE. l ا trans v e g e a l Aكو. يعني ك و بس ب ع ى ب ش ت ر ا ن س سراسك ا ن م ا ترانس نوع من ا ن و ا ع ي ك و هو د ا ن ي بيجيب لك ال small vegetation. حتى دي في ا ل م س ك ي و small vegetation ح س ن حاجة بتجيبها هي ا ي ه بيجيب لك ا ك ا خ ت ي ا ر ا ك ت ر ده TEE. trans v ا g e a l ك و ده ك د ا اللي هو أو ا ل ن ي ن و ا ض ل ا أو التين ت ب ا مخضول سودي خ ي ن و ت ع ت م خطين ل ا ن هم دول أهم الحكي. بعد ك د ه ممكن تعمل بلاد تنتشر. البلاد تنتشر ط ب ع ا ده ا ن ف е к ش هتلاقيه د كوسايتوز. ل и н ф е ك ش ن ومرض ك ر و ن ي فممكن تلاقي انميا. لинфекش هتلاقيه ا س ا ر م ل ه ا عالية. صح؟ بعد ك د ه ممكن تشوف ا ل ي و ر م ي بشوف اليويرمي. مش ممكن كده تكون بظت. ا هشوف البروستينوري ا ا و الهيماتوري. ا خلاص. وما تنساش ا ن ا ن ا قلت لك سبب مهم ج د ا من ا س ب ا ب ا ل م ل ي ف س ت ي ش ن ز في ن ف ا ك ت و ر ن د و ب ا ر د ي ت س اللي هو كومبليسي. ا اللي هو ا إيون كومبليسي. فأنت ممكن تدور عليها في الدم وممكن تلاقيها. ممكن تلاقي ا ل ا م ي و ن ك و م p ك س دي تلاقيها موجودة في النص. ذول كل ا ل ق ن ة حاجات ب ت و ع ا ا ن ف ك ت ي ا ن دو ك ا ر د ي ت س ولكن أهم حاجة فيهم على الاطلاق واحد ب ل ا كارتر، ا ث ن ي ن اكو، الباقى شو ب ع د ا ل ب ا ق ي ما هي نيش. اكتر ز ا ا ر كي ما خلاص. ا ن ا معمد منهم ا ي ه ا ل ب ل ا كارتر و ا ل ا ي ك و و ك د ه بوصلنا ل ا خ ر عنوان في ا ن ف ك ت ي ا ن دو ك ا ر د ي ت س اللي هو ت ر ي ت م ن ف ك ت ب ن دو ك ا ر ي ت س و ع ن د ل خ ب ر و ش معظم ا ل س ا ل ن ف ك ت ي ا ن دو ك ا ر د ي ت س لما تيجي في الامتحان يقول لك نحجيب لك لينك ا ل ب ي ت شر. ا ع ل م يبان ك د ه بعلم ا ل ط ل ب ه برضو تخيل نتوح حلو ذخنا علينا لا مش لا ل ن ن دائما دائما في الامتحانات يجيب t r ت a t m يجيب t r e a t تريبا اللي بيجيب ت r e a t m e n و ف f infective e n d o c a r ت i t ه ا ل س ؤ ا ل ا ل ا ق ص ر شيوعا في ا ل ا ن c t i ب e e n d o c a r d i t i عشان هو عايز يختبر في الأنتيبيوت. فيقولك ا ن ا بدل ما ا ج ي ب ل ل س ؤ ا ل م ب ا ش ر أ ن ت ب ي و ت ك يبقى دي مش ب ط ن ده ف ر م ا طب ما نجيب i n f ن c ت i عشان خ ت ب ر ه بين خ ت ب ر ه في ا ل ا ن ت ي ب ي و ك المهم تعالك ا ن ف ك ت ا ن دوكاربيتس زين إذا زي ق ل ت ل ك يا ج مال ع المرض ده خطير ج د ا المرض ده لازم تعالجه بسرعة ج د ا ولازم تشخصه بسرعة ج د ا عشان ما يموتش منك بدري ج د ا فعشان ك د ه ا ل ا ه م من العلاج ا ل ا و ل بروفارس. الناؤ ز ي الناؤ إننا نسأل نفس السؤال هو المرض كم نتيجة ا ي ه ا ن واحد يبقى ق ل ب ط ت ع ب ا ن و ج ا ل ه ا ي ه ا ن ف ك ت ش ط ب م ا يبقى رقم واحد علاج ا ل ق ل ب ا ل ت ع ب ا ن ورقم ث م ن ي ة ل ا ج الإنفكتش. يبرقق واحد واحد عنده أي حاجة أي مصيبة من المصابي اللي ا ح ن ا قلناها دلوقتي حاولت ع ل ي ا بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا ا ن ح ت ى ل و ع ا عليك ي مثلا أخذ عنده ب ر ض العراضي جيز هتركب له مثلا ا ر ت ف ي ا ل ا ي ه ارتفاع برضو طبعا ارتفاع ب ده, ده برضو ممكن جدًا ن فيت ب ا ن د ه ر ضايف فبيطلع مشكلة وعشان كده يقولك ا ه م حل ا في الدنيا برا ب ر e v e n t ا o ف of i n f e c ا ن ت ا ل ت ي ألبك مش ت م ا م ق ألبك ع ب ن بحط سماعتي، بسمع م ي ما. يبان ألبك مشيه مش مظبوط. مش عشان ك ه ا أي أي مصدر من مصادر ا ل ا ن ف ف ش ن لازم تمنع. تمنع وزي ما أ ن ر ا ي ح م ث ل ا ا ه ا م ث ل ا حط ثلاث س ا ن راح تخلع س ن ي ن ك بس. لازم ت ا خ د يا جماعة اللي عنده مشكلة في ق ل ب ه ق ب ل ما يخلع سنينه، أنا خايف ا ن ه يخشيله ت ر ي س ف ي ي د ي ن س ي خ ش ل ه دمو ج ي ب له ا ن ت ف ش ن و ك ا ر د ي ت س وده ا ه م سبب في العالم يعمل ا ن ف ش ك ا ر د ي ت س عشان كذا أي وعارف ك ر دا دور دكتور القلب وليس دكتور السنين. ل أ ن ما فيش دكتور سنان ب ي ك يا ب ص ر فيحط سمعته ا على ص ب ر العين عشان يسمع قبل ما ا ي ه قبل ما يعمل حد في سنان. و ع ل ى ف ك ر ا ح ا ل ي ا لا ي ق د ر و ش كمان أ ع م ل ا كده. بعد السمع الثلاث عليهم ق ب ل كده ما ي ق د ر و ي ش أ ع م ل ا كده خلاص دلوقتي. مش حاجة ا س م ه ا واحد, واحد رايح أتعامل سنانها. طب سنانها لازم لازم ا س م ع ع ل ي ما حدش ش ي تداهم بعد السمع الثلاث عليهم. فعشان كده دي وظيفة الدكتور كارديج يا م م و دخل ب ا ل ك ن عندك م ش ك ل في ك ع ا ر أي حد في سنانك لازم ت خ ي ه ت خ ذ مضادات حيوية ت خ ذ ي ه أمقصسلي و ك س ا س ن ة حلو جدا عرفت؟ عكس السنة وقرا بيجيب كم كبسولة ي ا خ د ثلاثة ر ا م ا ل كبسولة كم غرام كم ب ا ل ج ر ا م 5 م 0 يعني ثلاثة ر ا م يعني كم كبسولة ستة قلنا م ن د و ح ا ف ت ح إذا كذا خ د س ت كبسولات ت ا خ ذ ه م قبل العملية بي بساعة ا و قبل ما ت د ل ع د ى ر س بي بساعة يعني جيب الفارفين ا ل ع ن ب 12 كبسولة هو ي ا خ د منهم ستة مرة واحدة يوم يا ج م ا ع واخذها ب ل ب ا ع ه ا مع كوبات م ا كذا صغيرة و م خ ذ ه م قبل العملية بساعة ساعتهم ك ر ص ف ر كيلك قبل العملية ب ي و م والله فعلت تذكرت صفرك أت ا و أبيها يومين. ل أ ف ي ن ذ ك ر ت ص ف ه ا بيقول لك ي ا خ ذ موكس السلن قبل ما يروح يخلع س ي ي ن و عشرة ا ي ا م يفضل مش على موكس السلن. كلام ده كله كلام فارغ. ولو ع م ل ك د ه على فكرة أحسن بزسته م ش يحصل له ا ي حاجة. إنما ب ي ا خ ذ يا جماعة ست قرص مرة ست كبسولات مرة واحدة قبل العملية ي بساعة يبقى ه كم في العلبة ست كبسولات. ي ا خ ذ منهم م ث ل ا ك يأخذ منهم اثنين بعد ا ل خ ع ده س س ا ع ا ن ه كمان أو بساعة أو ساعتين و ممكن لغاية ست ساعات. بعد ما جربنا هذا سب سب سب خذ لك خذ لك و ا ح ر ا م ذاك الا اللي هو لما تعمل اي حاجة سينية ع ى ف ك ر ا خبر الوحش ان احيانا يجلك ي ا ل ا ن ف ك ج ش ده من ايه لو بتضعف س ن ي ن ي يعني ساعتها ا ف ي ل س ن ا ن ك بالمعجون عادي جدا بس في ناس ب ي غ س ل و ه في تراب تقط تقط ق ط ق كره ممكن ما دام في د ه ما جه ممكن الاستريت ده يدخل فين الاستريت ده ممكن يدخل ويعمل لك مشاكل ج ن ب ه جدا فلازم تخلي ب ا ل ك من حاجات دي ثاني مصدر ل م ص ا د ر العدوى لو بتعمل اي حاجة جعيدي ا و م ث ل ا في اليورينار إ ن ت ك ت لازم ب ر ض ت خ ذ مضاد حيوي ل ل م س ا ل اللي هو ا ي ه شن الاستريت في ك س اللي هو أمبيسلن ما؟ أمبيسلن مع ج ن ط مايسن. ت ا خ ذ ب ر ض قبل العملية لو بتعمل أسطرة في اليورين برضو لازم ت ا خ ذ ا ي ه أجهزة؟ أ م ب ي س ل ن مش ث ة جرام بعد خليها ا ن جرام بس. خلاص ت خ ذ مع ج ن ت ا مايسن ممكن برضو ت ا خ د ج ن ط ا مايسن ت م ا ي ل ج ر ا م أو حاجة زي كده. بعد كده لو بتعمل كاردياك ك ا س ت ر ي ز ي ش ن و و ب ن هارت سيرج دي ا ن ا الموضوع ا خ ط ر ب ت ي ي ب ت ا خ د مضاد حيوي قوي اللي هو سيكتوكس. عارفين س ي ك ت ك س ت خ ذ 2 ن جرام فيلاوج. و ب ع د ما ب تطلع من ا ل عملية ب ت ا خ د برضو سيفوتكس لمدة م ث ل ا يوم أو يومين ت ا خ د مثلاً كل ست ساعات ا خ د ب ع برضو ا ن ب و ل ة سيفوتكس سواحد ح ج ه ك د ه البربينشان تفرق من كل كلام أهم حاجة بعد ت ر ي خ من تنافس ه واحد قال ا ن ف ك ت ب ا ل و كابيتز أول حاجة أنت ت شخص ا ل ا ن ف ك ت ب ا ن د و ك ا ر ة أنت شخص ا ل ش ك ل ي ع ن ي ما بتبقاش مطلق ا ن ه إنفكتبلو كابيتز واحد عنده أنف عنده فيبر برو روج و ع ن د ه اكتبلينز إز ب ر ي ت إذا يكون س ب r e ن د ي ث ي ت e ت أز إيه عندي إنفلكت ا ت فتبدأ تعالجه خلي بالك أول ما ب ت ش ك ا ن ه إ ن ف ك ت عندي ك ا ر ب ي ت س أول حاجة لازم ت ي ي ا م ع ي ر ي ح لازم بريد. وتبدأ تيجي ي ه أنتيبيوتيك ا ي ف ن إيفن بي فور زنز زنزر في نتائج ا ل ب ا ك كاش يعني ما تستنشق ب ر ا ك كاش ث ل ا ث أسابيع إنما على طول لازم ا ب د ا ل ه إ ه أ ن ت ب ي و ت ي ك هذا الأنتبيوتيك لابد إنه أ ق و ي جدا ويبقى ب ر و د س ب ك ت ر ويبقى كمان إذا عم شديه و من ثلاثة خلاص هي ج م ا ع ن بنتكلم عن و ا ح د عن د ه خ ر ا ر في علبه دي م ص ي ب ه خ ر ا ر في ق ل ب ه يبقى هنا عدل أنتم بيوتك على الأقل من أربعة لستة س ا ب ي ع يعني ش ه ر نشاهد نص مش ا على إيه على أنتم بيوتك ي جرعات كبيرة جدا زي ما ه نشوف دلوقتي وهو مرة ثانية هو عاد تستنى ليه البلاد كلش البلاد كلش أنا بعملها ا و في الوقت في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. ع م ل ه ا و ن ت ي ج ت ه ا ت ج ي بقى ا ي ه والله الأول العلاج اللي ن ا ديتول خلا العين تحسن خلاص يبقى ا ن ا مش م ح ت ا ج ب ا ل ب ر ا د ك ا ت ش لكن ا ف ت ر ض العين مثل م ح ي ب انا ب ع م س ث ن ي ايه ا ل ب ر ا د ك ا ت ش عشان أقوله ع ف ق ل ه م ن د و ح ا ن ا دلوقتي ب ق ى عرفت ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م اللي ع م ل ك المشكلة ه د ي ك ا ل ا أنت ي و ت ك اللي هو ا ي ه س ب س ت ي ف ي ك للحكاية دي ولكن ما نقدر ا ن ت ما سب ش ع ر ف ن ت ي ج ا ل ب ر ا د ك ا ت ش في ا ل و ل ولازم تعالجه ب س ر ع عشان ما يموتش بسرعة فالناس أ ل ا ي ه ب ع قالك ن ت ب ت د ي د و ا ي ن ا ل د و ا ي ن دول بروتسبتر ب ح ي ث النسبة مثلاً خ ة في ا ل ا و في ا ل أ و ر غ ا ن ز م ي ن أو ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م ا هنا ي ه ع ا م ل و ا المشكلة دي غالباً غالباً هيموت ب ا ل د و ا ي ن دول معايا ولا مش معايا حتى د ا ي م ا ً يقولون لنا بطلوا يا جماعة خ ن في م ا ن الناس ب ت ح س ن ا ب ا ل د و ا ي ن اللي لهم أكل دولاتشي يبقى معايا مثلاً خمسة ل ا ئ أ ي ا ا ده أساساً ع ي ن ن ما انت ده لو ع ل ج ت ه ط ب ع ا عن المستشفى عربياتي وانا ع ر ف ه ا ع ا ر ف ه ايه انت ا ل ا ح ا ل أ و ر ا ن ز م الغريب اللي جاي ا ت لك دواين ي ض و ا على تقريباً خ م س ي ن في ا ل م ا ا ل أ و ر غ ا ن ي ز في الدنيا ا ن ت جاي ل ل ب ر و ج ا ن ي ز م ن ت أسمع عنا لو عنيك تكلمهم و بدو حط طعم السشفا ت ع ر ب ي ا ت شيلة ف ا ح ا بدوش خمس في عيار وش في عيار أنت وين د و ل ب ع د ق ا ل لك ب و ا ج معه؟ إذا ا ن ت مش عارف ا ل ب ر ج ا ن ي ز م ا ب د أ بدوين أول حاجة ب ن س ل ي ن جي ن و ر بنزل ب ن س ل ي ن ا ل ب ن س ل ي ن يا ه أ خ و ا ن ا ب ن س ل ي ن جي تخيل بتدي جرعة دي تخيل يعني أخبطوا جرعة برضه ا ن ا ما عايزك ت خ ب ط ربع أ ب ع و ع ش ر ي مليون يونت في اليوم الجرعة دي ا ك ب ر جرعة في تاريخ الطب. أنت يعني أ ب و ص ج معك ا كات إ د ا ي ا ن م فيش جرعة في الدنيا ا أ ق ر من دي. م فيش مرة مرة عليكم بنشر طمرة دماغ ع مرات خرط في القلب. ا ن ا مش بتكلم عن مرض إنفلاش في حتى الجسم. أنا بتكلم عن خرطين في القلب وخرط ا عمل فيجيتيشن و ا ل ف ي ج ي ت ي ش ن دي الجينز عبب ا ي ق ى ل ي ي ن جدا يوم ي ح و ط نفسه بفايبرين وبلدات. يوم الآن تزود ا ل ص ع ب ا ن يتوصله. فهذول ا ي ج ر ع ا ت رهيبة ومهولة بقى. أ ر ع ة و ع مليون يونت. يعني أظنك مع بس ا ل جرعة كبيرة دي أ ص ل ا ما تدهش ا غير لما يكون خ ر ا ج في, في الأم أو خ ر ا ج في المخ بس من نجايتس أو من فيكت عندك ر ي د س 24 مليون يونت في اليوم و عشان كده تعالفين ج ب ي ت ع ا ل ج د ا ئ م ا ف ي المستشفى مش في البيت لأن بديله ا ل ب ن س ل ن ج ي د ة إنفيوجا خلاص ممكن كل ساعة ي ا خ ل ه مليون يونت شتى 24 مليون يونت ف ي اليوم وبندي كمان معاه جنتمايسن جنتمايسن عشان الدرا منجز بندي جنتمايسن 80 ملغرام كل 8 ساعات ثلاث مرات في اليوم ممكن ا ن ت ر ا م س ب ر يبقى ا ي ذ ن ا م ع ي ّ ر له دخل المستشفى ا ن ف ي و ج ن بنسيلنجي 24 مليون ا ي ه يورو وثلاث مرات في اليوم كون إنتراماسكرال اللي هي ا ي ه جلطة ميتس يعني هتشكش ي الكم ش ك في اليوم الإنفيوجا في الأول طول اليوم وثلاث مرات ه ي ا خ د ا ن ت ر ا م ا س ك ر ا ل إنتراماسكرال ج ل ط ة م ي س من إنتراماسكرال انترا اللي بخوزي بس كده ده اللي هو ا ي ه ده معظم ا ل ع ي ا ن ي ن هيخلوا بنبدأ بنشيل عليهم كم ا ا س ب و ع من 4 ر ب ع ة س ا ب ي ع فعند عياني ب ق ى م ت ل ح ا و نتيجة التكشري ي ه بينت لما نتجد الكرشة ب ا ن يبقى ع ز و ل ا أنت ب ا ي ي ت كل ه دي هي تأكل م ه بس. عد ك و د ن ج ت و ك ا ل ش ة ن س ن س ي ب ت ت س ا ع ا ت تلاقي طالب سازي. رجع ف ت ح ن ا زكرات ص ف ر ة لكن خ ب ه مليون أ و ر ج ا ن ي ز م والانت بعدين ب ت ت ع ا م ونسي ا ن ه و في الأساس بيزاكرد يورشي. و فضل بقى ي ح ف ظ ا ل أ و ر ج ا ن ي ز م ده أ ا ل ا ن ت ب ا ي ن ب ت ت ع ا ل ا و ر غ ا ن ي ز م الأول ن ت ب ع ي بتتعامل. طم كل ده يبني عيده فوته. لما نيجي نشرح ا ل ا ن ف ك ش ن يعني كل ده إحنا بنقول ا ل ل أنت ب ع ي و بتصور ل ي س ل بيعمل ي ه و ا ل أ و ر ا ن ي ز م ا ت ع ن ه ا ز ا ي يعني مش دورة. دا. ولكن لو عايز تفحص زواج ممكن م ث ل ا لو نتيجة ال ب ر ا د كل ش ر ت ل ع ت س ت ر ا ت ي <تصفيق> ي <تصفيق> ر د ي ن س أو كويس جات من عند ر ك ه م هون ا أ س ا س ا ً لما يشيل ي ه البنسلين جي و ا ل ج ن د ا ع ن س ا أساساً ب ي ض و ا على س ت ر ا ت ي ج ي ب ر د ي ن س لو تراك استيف، هون بقى قالب عمل ش ت و ا د ي الأدوية ل ت ع ا ل ل ا س ت ي ف اللي هي ا ي ه الأدوية ل ت ع ل ل ا س ت ي ف من الفرمة ح س أحسن عن ت ب ي و ت ك س ب ت ع ا ل ج ا ل س ت ف هي. ي الفرمة ط ف ر م ل و ا ي ق ل و ا ك و ي ولا أكس، و ن ك س ناي ك و ك س ف ك ي ن م ا ن ي أ ك س ك ل و ك س د أيكلوكس. كانوا د ا م ا ي ق و ل و ا لك هذا. الأدوية ب ل ل ت ع ل ه ا يقولونها وراء و ك س ي ك ل و ك س ي د أيكلوكس. يقولوا يعني أ ك س ي ك ل و ك س ي د أيكلوكس يقول لك أوكس ي ن د ا ك ل و ك س سيند ا ي ك ل و ك س س ي ن شان كده م ت ب حالته كذا. أ و ك س ك ل و ك س د ا ي ك ل و ك س س ي ن شان تبقى جملة موسيقية ي ه و ا ل ع ك ا ا ل د و ي اللي تفعلها ا ل س ت ي ف ما تستشعر د ا مع الفكرة. الأدوية دي هتتقرر تاني وها خ خ ه ا ب ا ل ت ف ص ي ل في موضوع ه و ك ي جدا بالشئ اسمه آتيبي كارنيمونيا. يوميها هقول لك كل ا ل ر ج ه ز ا ت ا ل ل ن ب ي ت ب ت ع ك س ا ل ا س ت و ك س ي غ ل ب س ا ي ل س ع ت لا ي س ت حاجة ن ق د خ و ه ا في الانفكشن n r الأوكس يغلبسه ا ي ل س ده ما بيعملش حاجة تلاقي برضو ت ف ض ي و ك س يغلبسه ا يغلبس و ا ل ا س ت ف ماشى هذا ت ت ح ق ر المخ لأنها r e ز i نوميدي بعده لا يمكن بعدي اللي ا س ت ه تتحق ل ا ن ه ا تموت في ا ل ح ا ل دواء قوي جدا اسمه فانكوميسين فانكوميسين ده ما ينفعش د ي غير ا ي ا ي س و م لأنه عن فكرة اللي ص د ف فكر فعاد بموت الأورجانيز ومعايد موت ا ل ع ي ا ي ع ن ا ممكن يومي موت الاثنين و م س ا ع ي موت ا ل ع ي ا ن ا عن بكرة ترى وقاعد تطارق كده عايز ا س مو يبغى ا ب ن ك و مايسي نبغى ن س ي د ي ر على البنش ل ن ه ممكن أ ص ع ل كليا ولكن بندي في ع ا ي ناس مو بنكو مايسي ب ق ى و ك س أكس في البن أكس البنكو م ا ي س طب لو كنسوا و م و ن ا س سودو م و ن ا س هندي ي ه ب د ه ي ه هو السيفوتاكس أو اللي هو ا ل د و ي ة اللي بتعالج مش ا ل س ف ر ا ك ا ر ط ا ي ن أ د و ي لا كفالوس بور اللي, كفالو اللي بتعالج سودو م و ن ا س ف ض اسمه ا ي ه ده د ي ه ا ج م ا ا ل مفروض. ا ن ت م خصوصاً ما تفهمونه. في كلام بيعرفون خصوصاً م ن ف ر م و يعني أنا ما نفهم. يعني سك ح ا ج ا ت ا ل ل ي ك ا ن تعرف ا سودومونس. كان و ا يقولنا ستة على وزن ستة زديم. يعني سودومونس ب ك ا ن فعلاً ا ح ت ر البرمجهزما. فقولنا ا ل ا ستة ا ي ه ز د ي ن ده نوع من نوع ك ف ا ل و ي د ك ف ا ل و س ب و ل ي ن ففيده اللي ت د ن كمبي عليك سودومونس. كاربيني ثيندل على كل م ا ج م تي أنتو عدل م ع ن ب و ش ع ف ر ما أنتوا ي ي ن ي لما حصل ك ل ا خطر سام. ب ع د ي كده ما سبت الدين و ك ا ر ا ل إ ي س ا ن خ ل ا خ و ط ن ا طب مثلا لو كان فطر ن ف ك ش ن عن فطرسين بي فصرنا كنا ك ق و ل نأجشها ع ل ي ع ل ا ل و ق ت ي ل ا ن ه ي ج و ي وساعدت ع ق و ل مليون و ر ا ن ي ز م ا ش ت ا ع ل ي ع ل ا ل و ق ت ي أحفظ س ت ر ف يعني كل موضوع ا ح ف ظ ا و ر ج ا ن ي ز م عشان م ا جيت ا خ ر السنة ق و إنك ا ل إ ن ف ك ش ن يبان كل موضوع ف ل ي يعني ن ا ن ف ك ش ن أ ت ب ر ي أحفظ س ت ش ف ى م ا نيجي ن ش ح ش النيمونيا أحفظ كمان و ر ج ا ن ي ز م اللي غ ي ّ م ا ك ن خ ر ا ل ا س ك حفظتون تلو خلاص يا أخوانا فحفظ بس ا ل س ت ا ف أكس كلوكس لايك ل و ك س و ممكن ندي بانكوماس خلاص في نقطة سؤال بيطرح نفسه ليه ما حد يسأل يعني ا ن ا عاد ساعتها عاد بشرح ب ب ط و عشان نفسي واحد يطلع حصه ويسأل سؤال ده يلي هو سبب manifestations ت ا ل ا ن ف e c t s the c o r b i ي a l و ل ل ه في أسباب كتير منها ا م ب و ل i z ي t i o م ن ط م ن د ه ه ب ر أو ا m سكو o l o كلمة ت شيبرين ي أنت بيوتك بس ف ب ت د ي كمان هيبرين عشان يمنعني م ب ل ا ز ي ش أقولك الهيبرين عند كل ا ل ا ن ت ك و ا ج ل س are c o n t r a i n d i c a ودي تيجي ف م س ك ي ب ر كل ا ل ا ن ت ي ك و أ ل ا ن ة c o n t r a i n d i c a ما ينفعش. ل ا ن ا ن ت لو تيجي c o لو ت ي ج هيبرين فتطلع مكسر. أوه ا ن ت ب ت ص م ح ا م ب ر ا ز ي ش ولكن ا ل ن س ن ش ش عطس توكسيمية. و ا ل ت و ك س ي م ي ا عاملة ا ي ه ف ا س ك و ل ي ت س و ا ل ف ا س ك و ل ي ت س ا ص ل ا ممكن رفش ب س ه و ل ة ف ب ت د ي هيبرين هتعمل سيولة في الدم ه ي ش منك برش. عشان كده أقول لك ا ل ي ب ر ي ن كونتر ن د ي ك ي ت غير اللي عنده ا ل ن ي و ر ي ز م اللي ناه من شوية ممكن الأنيوريزم دي فرقة عشان كده أقول لك ا ل ه ي ب ر ي ن والكونتر ا ن د ي كيتز كله و ا ل ا ن س و أجنات كلهم كونتر عندي كيتز م ع ي ش معي بعد كده أظن بعد بعد كده ممكن ت ا م ل س ي ر ج ي ك ا ت ر ي ف م ن ت لو في فلج ض ي ا لو في أبس س ت و ت ر تشيله ا ل ح ا د ه ذ ك د ه م و ض و ع ا ل ف ي ت ر ي ك ر ب ا ي د ا ت ما ر ش ق معاي بس ج م ع ه ي ن ا ب ما ل ي ش ي نجمع الموضوع ا ل م و ض و ع ا ي هي تعاوجي ا ل ف ي ت ر ي ن ا ي د يخلص كلهم خ ل ص definition مع ت ق د ش ا ن في و ا ح د في مصر مش عارف definition ط ا ل الحين اسولف etiology لابد من تواصل ك ا ن عامل infection أي infection ا ن ض ا م مكمل جديد أي ا ن ض م ا ي مكمل ج د ي خش على ب t i o l كلمة واحدة vegetation خش على كلمة infection بدنا في مستنين هن أول سنة تخيل ا ن في واحدة حلوة جدا داخل علينا ا ل و ق ت ي على ا م ش ط ا ب أول حاجة ج م ا ن قلنا هتبصي لها تبصي ا عليها تبصي فعليها ك م ا وتمسك إيديها تشوف خمس حاجات تكشف عليها تلاقي أربع حاجات وبعدين ا ل ا ل ج م ل الأولى ت ج م ل ي ا ل ا ث ة عاديش نبدي و ق و ن ا في النص ه ا a r t f هو هو بتتزود ا ل ب ر ا ب ا ا ل ش t كلمة بروفلاتيس ويك م ك ي ر ك ي ر تيج هي كلمة واحدة بس ما ه ش ت ا ن ي اللي هي ا ي خ ا ن ا أنتي بيوتك و ا ل ا ن تبيوتك على فكرة حتى م و ما تردش دلوقتي ه ت ع ر ف ا فين في ا ل ا خ ر ه ت ا ر ف ه الواحد بنش هالأنتي بيوتكس كلها هتطلع هارفع ف ا ص ن شاء الله خلاص يا خ ا ن ب ك ة م و ا ل ف ي ب و ي ت الحصة الجاية أو ك ر ا ن ك ل م عن العيد عشان ا ع ي د ما تخلص كذا الحمد، أ ت ف م ي ن ا ل ن ي من ع ك ا م و يعني و ا ح ي ي ي ك عندي.